اعوذ بالله مشتر بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أهم شيء بعد أن انتهينا من الحديث عن نواصب الفعل المضارع نتحدث ان شاء الله عز وجل في هذا اليوم عن جوازم الفعل المضارع طيب يقول ابن اجروم عليه رحمة الله والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الامر والدعاء ولا في النهي والدعاء وان وما ومن ومهما واذا ما واي ومتى واين وايان وان وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة خلاص سمعنا مشايخ الله طيب بيقول إن الجوازم كم ثمانية عشر طيب إحنا نقسم الجوازم التي ذكر الشيخ عليه رحمة الله ابتداء إلى قسمين القسم الأول من الجوازم هي التي تجزم فعل واحد تمام يعني جوازم تجزم يا مشايخ تجزم فعلا واحدا كل جازم منها يجزم فعلا واحد وهي الستة الاولى اللي عندك اللي هي لم ولما وألم ولم واما ولا والدعاء ولا في النهي والدعاء هذه الست تجزم فعلا واحدا وأما الباقي فهي جواز تجزم فعلين يبقى اذا الجوازم تنقسم لكم قسم يا مشايخ لقسمين قسم يجزم فعلا واحدا وقسم يجزم فعلين فالقسم اللي بيجزم فعل واحد اللي هي السته الاولى التي ذكرنا عندك اللي هي لم ولما وألم وألم ولما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء والباقي بقيت الثمانية عشر او الجوازم الثمانية عشر الباقيه بقيتها يعني فهذه تجزم فعلين تجزم فعلين ها ها ها خلص كده مشاهد تمعانا ولا ايه طيب يبقى إذن ده كفداية عشان نعرف إيه إن الجوازم تنقسم إلى هذين القسمين تعالوا بقى نشوف هذه الحروف ابتداء أول حرف يقول إيه وده نبدأ بالنوع الأول الجوازم التي تجزم فعل واحد أول حرف فيها حرف لم أول أدام من أدوات الجوازم اللي هي لم وهذه تجزم فعلا واحدة الله انا شايف فانت مثلا لو قلت يحضر زيد هتعرف يحضر زيد هتقول يحضر فعل ايه مضارع مرفوع بالضمه لانه لم يسبق بناصب ولا جازب وهتقول ان زيد فاعل مرفوع بالضمه تمام كده مشايخ طيب لما تدخل عليها لم الا يحصل في الجمله هتقول لم يحضر زيد فأول حاجة تحصل معك في الجملة إن فعل يحضر هيجزم هتقول فعل يحضر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون. صح كده؟ يبي يزن يا حرفه يبدأ أول حاجة أكسبت اللي فعل السكون الجزم يعني يبي يزن حرف جزم. شيء تاني إن أنت لما تقول يحضر زيد أنت بتثبت حضوره لكن لما تقول لم يحضر زيد تثبت الحضور ولا بتنفيه. تم في الحضور يبقى اذا هي حرف نف وحرف جز طيب افادتنا معنى ثاني ان انت لما بتقول يحضر في اي زمان في الزمان المستقبل ولا الماضي ولا الحاضر في الزمان الحاضر اللي احنا موجودين فيه الان لأنه يحضر يعني في الزمان الحاضر المضارع لكن لما تقول لم يحضر يبقى قلبت المعنى الفعل من الحاضر إلى الايه الى الماضي صح كده لأن أنت بتقول لم يحضر يعني فين يعني في الماضي يعني قبل زمان التكلم مش في أثناء زمان التكلم ولا بعده صح كده مشايخ يبقى إذن هتلاحظ ان لم لها سلاسة, قا... لها سلاسة أعمال يعني لا سلاسة أعمال. الأول الجز الثاني النفي الثالث القلب خلص كده مشايخ لذلك احنا بنقول ان لم حرف جزم ونافي وقلب أو نفي وجزم وقلب نفي لأنه تكسب الجملة معنى النفي جزم لأنه تجزم الفعل المضارع قلب لأنه تقلب المعنى من الحاضر إلى الماضي خلاص كده تطلع كده مشايخ هيا معنا ولا ايه طيب يبدأ كده الايه يبدأ كده الحرف الاول وأما الحرف الثاني مشايخ معنا من الحروف التي تجزم فعلا واحدا يقول الشيخ علي رحمة الله لما الحرف الثاني حرف يا مشيخ حرف لم طيب تعال نشوف بقى الجملة برضو اللي كانت معانا انا كنا بنقول ايه يحضر زيد لما دخلنا عليها لم الحرف الاول صارت لم يحضر زيد طب هنشيل لم وندخل عليها لما ها يبقى يبقى تقديرك هيبقى تقول ايه لما يحضر زيد صح كده يا مشايخ ها انتم معانا ولا ايه طيب تعال نشوف بقى المعنى ايه لو قلت جملة يحضر زايد لما اتدخل عليها لما اكسبتها معنى النفي واكسبتها معنى الجزم لذلك نقول يا حرف نفي لان الجملة صارت بها منفية وحرف جزل لان الجملة برضو صارت بها مشايخ ها صارت منفية ولا مجزومة صارت مجزومة لان الفعل عندك صار مجزومي بصار حرف نفي وحرف ايه وصار حرف جزم وايضا صار حرف قل صار حرف يا مشايخ صار حرف قلب لان هو يقلب معنى الفعل المضارع أيضا الى الايه الى الماضي انت لو تقول لما يحضر زايد يعني لما يحضر قبل زمان اللي يا مشايخ قبل زمان التكلم يبقى اذا احنا بنقول لما أيضا هي حرف ايه نفي وايه وجزم وقلب خلاص كده يا مشايخ يبقى عندك لم ولما كليما حرف نفي وجزم وايه وقلب ها معانا ولا ايه طيب الفرق بين لم ولما ما هو الفرق بين لم ولما خدوا بلك ومشيء في فرق بين لم ولما من جهة المعنى فالفرق من جهة المعنى الفرق من جهة المعنى أن لم كما يقول لنفي الماضي الذي لا يتوقع حدوثه واما لما فهي لنفي الشيء الذي يتوقع حدوثه يعني لما تقول لم يحضر زايد بمعنى معنى كده هو ما جاش وانت مش متوقع ان هو يجي بتقول يعني هو الغالب انه مش لكن لما تقول لما يحضر زايد يبقى انت تقول هو ما جاش لكن متوقع ان هو يجي باللحظه والثانيه خلاص كده مش عارف ها معايا ولا ايه يبقى لم تفيد نفي الشيء الذي لا يتوقع حدوثه وأما المنفي بلما فهو يتوقع حدوثه عشان كده الله عز عزوجل يقول إيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يبقى معنى كده الإيمان لم يدخل إلى الآن لكن هيدخل يدخل ولا مش هيدخل هيدخل يدخل لأن النفي بلما يتوقع حدوثه فده الفرق من جات المعنى يبقى النفي بلما شيء بيكون في الشيء الذي لا يتوقع حدوثه وأما بلما فيكون متوقع حدوثه طيب لما يجي واحد يسألك نتيجة الامتحان ظهرت ولا ما ظهرتش هتقول له ايه لم تظهر ولا لما تظهر لم ولا لما ها طيب ليه هتقول له لما تظهر ليه لانه متوقع زوره الظهر لانه مستحيل نتيجه الامتحان ما تظهرش فمتوقع زوره بين لحظة والثانية فانت لذلك بتقول له ايه بتقول له لما تظهر بعد ومعنى ذلك انك متوقع زوره بين لحظه وايه بين لحظه واخرى خلاص يا مش فاهمين انتوا معانا ولا ايه طيب جاي يبقى ده الحرف الايه الثاني الحرف الثالث معنا ها مش معايا الحرف الثالث حرف ايه ال والحرف الرابع حرف ألم يعني عندك لم ولما وألم وألم هو في الحقيقة مشايخ ألم وألمة دول مش حرفين مستقلين دول مش حرفين مستقلين لكن هو حقيقتها لم ودخلت عليها مزة الاستفهام ولما ودخلت عليها مزة الاستفهام بس طبعا علشان الشيخ عليه رحمة الله عمل هذا الكتاب للمفتدين يعني فا يعني أراد إنه يسهل على الطالب فبدل ما يقول له هذه ألم هذه همزه أو ألم هذه أمزة استفهام ولم النافية وألم هذه أمزة استفهام ولم النافية فأراد إنه يسهل عليه قال له ذي حرف وذي حرف ففي الحقيقة ألم وألمة ليست أحرف مستقلة وإنما هي عبارة عن لم ولما دخلت عليها همزة اللي هي مشيت همزة الاستفهام واضح الكلام ولا ايه يبقى نفس الكلام اللي قلناه يقل هنا هتقول الم هتقول حرف ايه هتقول بقى يعني على على على طريقه الشيخ وان كان لا تقول ان الهمزة همزة استفهام وان كان لا ضقت تقول هتقول همزه استفهام ولم حرف وتقول ألم همزه استفهام ولام ما حرف بس طبعاً إحنا على الشيخ نقول ان ألم هتقول حرف نفي وقل وجز والم ايضا هتقول حرف نفي وقلب وايه وجز فتقول مثلا ألم يحضر زيد ولم يحضر زيد خلاص كده مش شايف يبقى تقول ألم يحضر زيد ولم يحضر ايه ولم يحضر زيد خلاص ويبقى يحضر هتقول فعل مضارع مجزوم بألم أو مجزوم باللما وعلامه جزمه إيه وعلامة جزم السكون وإن كان ادق في الاعراب ان تقول ان الهمزه آآ للاستفهام آآ لا محل لها ولام او لما حرف نفي وقل وجز ويحضر حرف فعل مضارع مجزوم بلم او او لما وعلامة جزمه الايه وعلامه جزمه السكون ده لا بس سيان يعني تقول هذا او ذاك يعني اذا من باب التثبيت نعم اتفضل يا لا لا الكسرة هنا للتخلص من التقاء الساكنين لأن عندك يدخل أخيرها ساكن والإيمان أول ساكن فلما يلتقي ساكنين في لغة العرب بيعملوا ايه؟ بيتخلصوا من أحدهم بالكسر في الغالب فهنا الكسرة مش كسرة إعراف إنما يكسر التخلص من ايه؟ من التقاء الساكنين لأن انتعرف ان الفعل المضارع ماله مال الفعل يا مشايخ؟ الفعل لا يكسب مش غير مجزوم الفعل اصلا لا يدخل الجر الفعل لا يدخل الجر صح كده يبقى إذن الكسرة دي ليست كسرة إعراب إنما ده يعني قسرة التخلص من التقاء الساكنين فده تخريج تصريفي يعني مالوش علاقة بمحلنا الآن خلاص يا مشايخ؟ يبقى لذلك تقول يدخل فعل مضارع مجزوم بلما علامة جزمه آآ السكون آآ المقدر منع من ظهورها حركة التخلص من التقايا السكني خلاص كده يا مشايخ؟ او اشتغال المحل بحركة التخلص من التقايا السكني خلاص يا مشايخ؟ طيب يبقى صار عندك الآن من الجوازم ايه؟ اجيبونه ها. اول جزم الثاني الثالث ألم والرابع ألما أحسنتم وطبعا احنا قلنا على الرجع ان الأربعة دول حرفين اتنين بس اللي هو لم ولمة ودخلت عليها لأمزف الاستفهام في, في الآخرين وطبعا الأربعة دول يفيدوا ايه مشايخ هيفيدوا ايه النف والجز والايه؟ والقلب طب الفرق بين لم ولا و... ولما من حيث المعنى يا مشايخ أحسن إن المنفي بلم لا يتوقع حدوث أما المنفي بلمة فيتوقعه فيتوقع حدوث خلاص يا مشيخ طيب انتقلوا معنا لي الحرف الذي يليه رقم خمسة يقول لام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء طبعا لام الأمر يا مشايخ ولم الدعاء هي هي لام الدعاء هي لام الأمر بس الفرق إني من باب التقدم لما ينسب بالفعل إلى الله عز وجل لنقول له أمر لكن نقول يا مشايخ نقول لكن نقول دعاء فلذلك يا حقيقتها يا لام الأمر بس من باب التادب لما ينسب بالكلام إلى الله عز وجل فنقول عنها لام الدعاء فهذه أيضا حرفي فهذه من جوازم الفعل المضارع فتقول مثلا لينفق ذو سعه من ساعتك لينفق ذو سعه من ساعة فلينفق تقول ينفق هنا فعل مضارع منصوب مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه السكون صح كلام شيخ يبقى ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه السكون ولما تقول مثلا في الطابق الموجه لله عز وجل رب لتغفر لي ولترحمني تمام فتقول لتغفر تقول تغفر فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء هي هي لام الامر بس عشان الخطاب في حق الله من التادب نقول لام الدعاء تمام وعلامه جزمه السكون ولترحمني فتقول ترحم فعل مضارع مجزوم بلام الدعاء برضه وعلامه جزمه السكون خلاص كده شايف انت معانا ولا ايه طيب يبقى إذن لام الامر والدعاء وطبعا مر بنا لام ايه اللي بتنصب الفعل المضارع قبل لام ايه مشايف لام ايه اللي بتنصب الفعل المضارع لام التعليل يبقى انتبه يبقى انا عايزك تفرق لام التعليل بتعمل ايه في الفعل المضارع بتنصره تمام او بنصب بانمض مره بعدها على الخلاف كما مر بنا وأما لام الأمر فبت... ف... أو الدعاء فبتعمل ما في الفعل المضارع؟ تاجزم الفعل الإيه؟ تاجزم الفعل المضارع وطبعا الفرق في المعنى معروف أن هذه في المعنى تفيد التعليل ان هذا يعني السببية يعني وهذه في المعنى تفيد الأمر أو الطلب أنه يطلب منك إيقاع فعل معين خلاص يا مشايد؟ يبقى أنه يريد منك الطلب خلاص يا مشايد؟ تمام؟ وطبعا آآ لام ها مشايخ انتوا معايا ولا ايه انتبهوا طب بس انتظروا بس انا عايز اديكم فارق تاني بس انتبهوا معايا لام الامر لام الامر بيكون بتكون في الغالب بتكون اللام مكسوره خلاص يا مشايخ لام الامر بتكون اللام يا مشايخ اللام نفسها مكسوره والفعل بعدها مجزوم اما لام التعليل فبتكون ساكنة والفعل بعدها ايه والفعل بعدها منصوب لذلك تقول ايه لتنذر فلتنذر تجد ان اللام لا ساكنة لكن تقول لينفق ينفق اللام لا مشايخ اللام مقصود صح كده مشايخ إلا بعض أحرف معينة كمان يعني مش محل التفصيل الآن يعني بس الشيء اللي انا عايزك تختل الان كقاعدة أن لام التعليل تنصب الفعل المضارع وأما لام الأمر فهي تجزم الفعل المضارع وإذا كان الخطاب موجه لله جل وعلا بلام الأمر فتسمى لام الدعاء للأمر من باب التأدب مع الله عز وجل قل يا محمد ما سؤالك أي نعم لا يتقي هذا فعل ماله هذا أصل يتقي بالياء فهذا فعل مضارع مجزوم بلا من الأمر وعلامة جزمه حزف حرف العلة ولما حذفت حرف العلة عوض عنها بالحركة المناسبة لا للدلالة على الحرف المحزوف فالك فالكسرة اللي عندك هذه عوض عن الياء المحزوفة عشان تدلك على الحرف اللي حذف إنه حرف, حرف الياء لذلك لو كان حرف العلة الياء وحزفت في الجزء يعوض عنها بالكسرة ولو كانت الواو وحزفت يعوض عنها بالضمه ولو كانت الألف وحزفت يعوض عنها بالفتح ويقال ان هذه ان هذه علامة, علامه تدل على الحرف المحذوف ها خلاص كده في حاجه ولا نكمل طيب يبقى اذا قال ولام الامر والدعاء قال ولا في النهي والدعاء خلاص يبقى لا في النهي والدعاء وطبعا نفس الكلام ان لا لا الدعاء هي لا النهي بس إذا كان الخطاب موجه لله عز وجل من باب التادب ما نقولش لا النهي لان الإنسان لا ينهى ربه جل وعلا وإنما يقال ايه الدعاء يبقى اذا كانت لا النهي في خطاب موجه إلى الله يسمى لا الدعائيه أو لا الدعاء وأما إذا كان الخطاب موجه للناس فيسمى ايه لا الناهيه فلا انها في النهي او في الدعاء تفيد ايه تفيد جزم الفعل الايه الفعل المضارع تفيد جزم الفعل المضارع خلاص كده مش فتقول مثلا ولا تقتلوا انفسكم ولا تقتلوا انفسكم فتقول تقتلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعلامه جزمه حذف النون لانه من الامثله القمس وتقول مثلا في الخطاب الموجه إلى الله عز وجل ربي لا تعذبني فتقول تعذب فعل مضارع مجزوم بلا الدعائيه وعلامه جزمه السكون خلاص كده مشايخ يبقى إذا لا في النهي او الدعاء هذه تفيد من جواز الفعل المضارع فنقول عن يعني حرف نهي او دعاء جازم يعني حرف نهي أو دعاء جازم لام الأمر تقول لم الأمر تفيد الأمر والجزم للفعل المضار طيب انتبهوا أيضا يا مشايخ إن لا عندنا, عندنا لا النهية وعندنا لا النافيه انا, أنا عايزك تفهموا هذه القاعدة جيدا انتبهوا له لا النافيه ولا لإيه النهية فطبعا لا النافيه ده خبر إن أنا بأخبر أقول لك مثلا لا, يتك... تقول إيه... لا يحضر زيد اليوم فانت هنا بتعمل في بتنفي حضور زيد في هذا اليوم يبقى يصح وصف هذا الكلام بالصدق او الكذب. تقول له لا هذا كذب زيد يحضر اليوم او زيد لا يحضر لا نفي صح كده مش شايف لكن لو قلت لا يحضر بالسكون زيد يبقى كانك تنهى زيد عن حضور الدرس خلاص كده مش شايف يبقى فرق بين اقول لا يحضر بالضم زيد او لا يحضر زيد لا يحضر زيد اليوم يبقى انا باخبر إن لكن لما أقول لا يحضر هي بكأنني بأنها زيد عن الحضور في هذا اليوم خلاص كده مشايخ عشان كده أنت تعرف خطأ اللي في الاستدلال الفقهي اللي قال إن استدل بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون ويقول إن هذه الآية تنهى عن مس المصحف بغير وضوء أو نحو ذلك نقول له خطأ نقول له فين النهي اللي فيها هذه لن فيها وليست النهيئة لذلك الفعل المضارع بعدها ماله ما مرفوع لذلك تقول يا مس فعل مضارع مرفوع بالضمه لانه لم يسبق بناصب ولا جازب لأن لا هي مهمله لا عمل لها لا النافيه اقصد لا النافيه مهمله لا عمل لها ولو كانت الجمله ناهيه كان يقول ايه لا يمسه كان سكن, كا، كان سكن الفعل كان يعني جزم الفعل بالسكون خلاص كده مشايخ يبقى انتبهوا من ذلك ان عندنا لا نافيه وعندنا لا ناهيه لا نافية لا عمل لها يعني الفعل يعرب حسب موقعه في الجملة لو كان مسبوق بدأت نصب ينصب منصوب مسبوق قبلها بدأت جزم يجزم لم يسبق قبلها بشيء مرفوع. وهي لا عمل لها وأما لا الناهية أو الدعائية فهي التي تعمل مع الفعل المضارع وتجزم الفعل المضارع وأنا عايز أزيدكم هنا فإذا ما ان إن خد بالك الأدوات اللي يبتبقى مشتركة بين الإسم أو الفعل في الغالب لا تعمل الأصل في الأدوات المشتركة إنها لا, لا تعمل. يأينا نعم وجود بعضها يعمل لكن الأصل إنها لا, لا تعمل. وأما الذي يعمل في الفعل أو في الاسم فهي الحروف أو الأدوات المختصر. فحروف الجر مثلا مختصر بالفعل. مختصر بالاسم عشان كات تعمل في الاسم تقسم الاسم الجر. وحروف الجزم مختصه بالفعل المضارع عشان هي تكسب الفعل المضارع الجزم قد مثلا مشترك بين الفعل المضارع وبين الفعل الماضي فلذلك قد مهملة طالما اشتركت تبقى مهملة ده الاصل القاعدة في اعمال الحروف ان كل حرف مشترك مهمل وكل حرف مختص يعمل ها عرفت القاعدة دي كده يا كل حرف مشترك يعني يأتي بين الفعل الماضي والمضارع بين الماضي والمضارع والأمر يعني يشترك بأكثر من فعل أو الفعل والإس ده يهم الأصل إني عمل له في الغالب يعني وكل وكل حرف وكل حرف مختص الأصل فيه أنه يعمل ده الأصل في الحروف المختص فلذلك مواصب الفعل المضارع مختص بالفعل المضارع إذا تعمل جوازم الفعل المضارع مختص بالفعل المضارع بتعمل تعمل طيب قد دا قد هذيت خياتي الفعل المضارع وياتي لغيري بلا يعم خلاص كده مشايخ لأن لأن لأن هو مش حرف مشترك لكن طبعا يوجد بعض الشخصيات قاعدة عندك مثلا السين وسوف مختصة بالفعل المضارع لكن لا عمل له صح السين وسوف مختصة بالفعل المضارع لكن لا عمل له وعندك مثلا أو كان ده طبعا محل خلاف لا متعليل التعليل اللي يلام الجر يعني تشترك بين الإسم والفعل ورغم ذلك يتعمل بالفعل سواء قلنا هي العاملة بنفسها أو عاملة بأن مضمرة بعدها وهذا اللي دفع بعضهم للتقدير بس المهم اللي أنا عايزة تفهمه إجمالا يعني كقاعدة تتضبط لك الأمر وتسهله إن الحروف المشتركة الأصل فيها أنها لا تعمل والحروف المختصة الأصل فيها أنها تعمل وتؤثر فيما دخلت عليه خلاص يا شاهدت ها واضحه ولا ايه طيب ايه يبقى اذا عندك لام الامر والدعاء وقلنا لام الامر والدعاء هيخرج لام التعليل وعندك لا في النهي والدعاء وقلنا ان لا في النهي والدعاء هيخرج لا النافيه عشان تقدر تفرق عشان لما تلاقي فعل مضارع مرفوع بعد لا يبقى اذن هذه ليست لا النهيه وانما هذه لا النافيه خلاص كيف يا مشايخ انتبهوا لذا ها طلعت يا مشايخ المساله ولا ايه طيب جيد. طب أنا في شيء طبعا طبعا انت لو تلاحظ هنا إن الأربعة حروف الأولى اللي هي لم ولم وألم ولمه هذه حروف نفي. والحرفين اللي بعد كده اللي هي لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء هذه حروف طلب. صح كده؟ يبقى تا تلاحظ إن الفعل المضارع جزم في النفي وجزم في الإيه وجزم في الطلب. خلاص كده مشايخ معي ولا مش معي؟ أنا مش سامع حاجة، أسمعيني يا مشايخ. يعني خلاص كذا في انتباههم إن إذا عندك الحروف اللي بتاجزم فعل واحد هي إما حروف نفي وإما حروف دعاء، خلاص وإما حروف طلب. خلاص كذا مشايخ؟ يعني كنا إما أدوات نفي وإما أدوات طلب. ها. واضحة ولا مش واضحة؟ أدوات النفي اللي هي إيه؟ أحسنتم لم ولما وألم وألم طب وأدوات الطلب ما هي؟ أحسنتم لا لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء مش في النفي النفي لا عمل لها لا في النهي والدعاء خلاص كده مشيت طبعا هناك شيء آخر يجزم الفعل المضارع الشيخ ما ذكروش في الحقيقة وذكر ابن هشام وغيره وده الجازم يعني انت ممكن تقول رقم سبع على عد الشيخ او رقم خمسة على عد غيره يعني لانه بيجعله ألم وألم ما, ما بيجعله حروف مستقله نقول الطلب نفسه نقول من جوازم الفعل المضارع الذي يجزم فعلا واحدا اسلوب الطلب ولكن بشروط خلاص كده مش ايه معايا ولا مش معايا؟ تمام يبقى الفعل المضارع في أسلوب الطلب يجزم بشروط ايه يا الشروط يا مشايف اول شرط اول شرط ان يسبق الفعل المضارع, المضارع آآ آآ ب بلفظ من الفاظ الطلب خلاص كده طب ايه الفاظ الطلب يا مشاهد مين يعرف نسيتوا فاكرين ان النصب بالفاء وبالواو مش ذكرنا فيها ان هو بيكون في الطلب او النف وذكرنا النف وذكرنا الطلب عندكم ها الطلب ايه مش قال مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو بس لكن ما تدخلش النف يبقى دول اسلوب الطلب اسلوب الطلب اللي هي التمانية ديت عدا النف اللي هي ايه الامر مورلي واسلوب الامر يبقى تسبق بفعل امر خلاص كده او النهي مر ونهي النهي وادعو تسبق بدعاء وسل الاستفهام واعرض العرض لحظهم الحظ تمن اسلوب التمني وارجو اسلوب الرجاء تمام فهذه الثمانيه تسمى اسلوب طلب اما النفي ده فده اسلوب لوحده فده مش معانا الآن النفي لا يؤثر احنا اشترطنا ان يكون اسلوب ايه طلب يبقى شرطها أن تسبق بجملة طلب خلاص كذا ماشيح يبقى الشرط الأول تبقى مسبوقة بإه بلفظ من ألفاز الطلب الثمانية اللي عنت عرفته أقوى جملة من جمل جملة الطلب الثمانية اللي انت ذكرناها دي خلاص كذا ماشيح يبقى ذا الشرط الأول طيب الشرط الثاني أن يأتي المضارع الفعل المضارع متجرد من الفاء أو الواو لأن لو جت فيه هو الفاء أو الواو هيدبقى إيه هيبقى منصوف صح كده صح يعني كاني نفسي مبحث النصب بالفاء والواو بس الفارنه تشيل الفا الفاء والواو لو وجد فاء او واو يبقى ده نصب ولو شلت الفاء الفا يبقى ده يبقى ده خلاص كده مش ده الشرط الثاني الشرط الثالث ان يقصد بالفعل المضارع معنى الجزاء أن يقصد بالفعل المضارع معنى اللي هي معنى الجزاء ان يقصد بالفعل المضارع معنى الجزاء طيب اديكم مثال يقول مثلا في قول الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما اوحي إليك قل تعالوا أتلوا تعالوا ده فعل يا مشايخ ها فعل أمر وقل ده فعل ايه فعل أمر يبقى إذن ها يبقى إذن فين الفعل مضارع عندك أتل صحيح كده ده الفعل مضارع يبقى الفعل المضارع سبق باسلوب, بأسلوب من اساليب الطلب ولا يسبق سبق من الاسلوب ايه اللي معانا هنا في الجمله اسلوب الامر احسنتم يبقى سبق باسلوب أمر تمام طيب جيد الفعل المضارع اقترن بالفعل لما ما اقترنش ما اقترنش احسنتم لانه لو اقترن كنت هتقول ايه في خارج القران قلت تعالوا فاتل ما احيى الي فاتلوا ما احيى الي بما بالفعل طيب جيد والفعل المضارع عندك مجزوم بماذا ها حذف على حرف العله لانه اصله اتل بالواو حذف حرف العله وعوض عنها بالضم وعوض عنها بالضم لذلك انت لو لو قارنتها بالفاته كل قل ايه قلت تعالى قلت تعالى واتلو ما هتظهر الواو عليها الايه وعليها علامه النصب اللي هي الفتحه نعم مش سامع انتوا بتقولوا يتكلم في سماع كويس مش سامع ما بحذف الواو حذف حرف العله محزوف بالطلب الفعل المضارع محزوف لأن وقع جواب للطلب مش كنا بنقول إن الفعل المضارع منصوب لأن وقع جواب للطلب بالفاء فهنا فهنا الذي عمل فيه الجزم أسلوب الطلب نفسه مش أي حرف يعني لما فيش حروف عملت الجزم إنما مجزوم بيا ما شايف بأسلوب الطلب لذلك تقول أكلو فعل المضارع مجزوم لانه وقع جوابا لطلب او وقع جزاء لطلب اش دقيق وقع جزاء لطلب وعلامه جزمه الايه وعلامه جزمه حذف حرف العلم ها معايا ولا مش معايا يبقى اذا الذي عمل فيه الجزم هو الطلب نفسه لان انت شايف اهو عندك مجزوم ما الذي عمل فيه الجزم الطلب نفسه بس بالشروط التي ذكرناها طيب إذا عندك شرط الأول إن صدقوا يسلط طلب لي جملة الأمر لي تعالوا والشرط الثاني إن الفامش موجودة الشرط الثالث إنه في معنى الجزاء لأن تقدير الكلام إيه تقدير الكلام كأنك تقول لهم تعالوا وإذا أتيتم إلي تلوت عليكم كذا فكأنك جعلت اتلاوتك سببها إيه إنهم أتوا إليك فكأنك جازيتهم على اتيانهم إليك بأن تلوت عليهم القرآن خلاص كده ما شيخ إبدا ده معنى أن الفعل في معنى إيه معنى الجزاء واضحة ألا مش واضحة ها واضح ألا مش واضح طيب ومثاله أيضا قول امرو القيس قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حومني فيقول قفى نبكي طيب قفى ده فعل يا مشايخ فعل ماذا فعل عمر أحسنتم طيب ونبكي ده فعل ايه نفكي ده فعل مضارع طيب فعل مضارع جزم ايه جزمة بالطلب هتقول فعل مضارع مجزوم بنيا مشايخ مجزوم لوقوع جوابا لطلب وعلامه جزمه حذف حرف العله لان اصلها نفكي بالياء فانت حذفت حرف العله فقلت ايه نفك فده شايتها من كلام العرب تمام وطبعا يبقى إذاً عندك الشروطة هو سبق بأسلوب طلب هنا عندك اللي هو الأمر والشرط الثاني أنه الفاة المضارع جاء مجرد من الفاء والشرط الثالث أنه في معنى الجزاء لتقدير الكلام أنهم إذا وقفوا جعلت جزاء وقوفهم من البكاء على هذا الشيء يز... الذي تذكره من الحبيب والمنزل إلى آخر ولو قلت في خارج.. ال... ولو أنت أضفت لها الفاة فقلت مثلاً قفة إيه نبكي يبقى هنا نجيب اليوم مش هتحزفه ويبقى نبكي في هذه الحالة تقول فعل مضارع مجزوم بالفاء لأنه وقع جوابا, جواباً لطلب خلاص مش مشاهد يبقى الفعل المضارع في جواب الطلب أنا عايز تأخذ القاعدة الفعل المضارع في جواب الطلب إذا اقترن به الفاء يصير منصوب بها أو الواو يصير منصوب بها وإذا لم تقترن به الفاء والواو يصير مجزوم بالطلب نفسه وعلامه الجزم با بحسب ها واضحه ولا مش واضحه طيب جيد جيد يا مشايخ جيد اذا الخلاصه يا مشايخ الان ان احنا عندنا اسلوب الطلب يجزم بشروط ثلاثه الشرط الاول قلنا ان يتقدم لفظ يدل على الطلب الشرط الثاني ان يتقدم الفعل المضارع ان ياتي الفعل المضارع بعد الطلب مجرد من الفاء والواو والشرط الثالث ان يقصد بالمضارع معنى الجزاء أن يقصد بالمضارع معنى الجزاء فاذا لم يقصد بالمضارع معنى الجزاء يبقى في هذه الحاله يصير المضارع مرفوع طيب وهناك شرط قاس يا مشايخ باسلوب النهي على اعتبار ان اسلوب النهي من بين اساليب الطلب فهناك شرط خاص بأسلوب النهي الشرط ده إيه أن يصح تقدير شرط مع النهي مقرونا بلا أنهية ويصح المعنى معه خدوا بالك يا شايف ها تابعوا معنا بتابعوا الشرح من هنا أنه أبي يقول لك أن يصح تقدير يا ما ها معي ألا مش معايا مع النهي المقرون بلا أنهية ويصح المعنى معه خد بالك لو أنت قلت مثلا لا تكفر تدخل الجن لا تكفر تدخل الجن تكتب تعالى أعرف الجملة كده تقول لا تكفر هتقول لا نهيه صح كده وتكفر فعل مضارع مجزوم ب مجزوم بلا النهيه وعلامه جزم السكون جاي تدخل فعل إيه؟ فعل مضارع مجزوم مجزوم بإيه مجzoom بالطلب لانه وقع جوابا لطلب وقع جوابا اللي هي مشايخ لطلب فيجزم تمام طيب قلنا ايه تدخل الجنه وتدخل الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت والجنه مفعول به طب حط هنا اسلوب شرطي كده حط هنا الشرطيه هنا كده فتقول مثلا ايه الا تكفر تدخل الجنه المعنى كده مستقيم ولا مستقيم ها مستقيم ولا مش مستقيم المعنى معنى صحيح طبعا لانك الا تكفر يعني لا تكفر تدخل الجنه يبقى يصح تقدير شرط ولا ما يصحش يصح تقدير شرط ي... <تصفيق> طالما يصح تقدير شرط يبقى اذا في هذه الحاله يجب جزم الفعل الإيه؟ يجب جزم الفعل المضارع باسلوب الطلب في هذه الحاله طيب خذ المثال الثاني ده كده لا اقول لك مثل... لو قلت لك مثلا ايه لا تكفر تدخل النار تمام لا تكفر تدخل النار يعني كأنني بقول لك إيه لا تدخل لا تكفر فتدخل النار طيب هل يصح هنا إنك تقدر إيه إن الشرطية ما يصحش لأن يصير معنا الكلام إيه إيه تكفر تدخل النار يعني بقوله لو ما كفرتش هتدخل النار هل هذا الكلام مستقيم لا يستقيم يبين لا صح تقدير الش إن الشرطية في هذه الحالة لا, لا يجوز لك جزمه على إنه على إنه جواب طلب وإنما يجب فيه الرافع في هذه الحالة قولا واحدا لا يجوز جزمه في هذه الحالة ليه لأننا اتفقنا إن شرط الجزم مع أسلوب النهي إذا كان الطلب بالنهي أن يصح تقدير إن الشرطية وفي هذه الحالة لا يصح تقدير ان الشرطية أعطيك فائدة هنا مشه امتى يصح تقدير إن الشرطية ودي تسهل عليكم. لو كان فعل الجزاء أمر محبوب يصح تقدير إن الشرطي، ولو كان فعل الجزاء أمر مكروه لا يصح تقدير إن الشرطي. يعني لما أقولك مثلا لا تكفر تدخل الجنة. دقول الجنة دا محبوب ولا مكروه ما شايف. محبوب يعني أنت تحب الجنة ولا تكرهها ما شايف. طيب كل يحب الجنة. يبقى ده شيء محبوب يبي صاح تقدير إن الشرطي في هذه الحالة. قل لك إلا ت إلا تكفر تدخل الجنة. لكن لو قدرنا شيء مكروه اللي هو دخول النار طب دخول النار حد يحب يدخل النار ها هاي مش شيء حد يحب يدخل النار لا ما حد يحب النار طبعا يبي إذا الله صح ان الشرطية معه لأن الكلام لا يستقيم لأن لو قلت إلا تكفّر تدخل النار لا لا يستقيم لأن معنى كذا إن لو ما كفرش يدخل النار لا عيازم بالله إذا لو كفر ولا يدخل النار فيبي إذا الله صح تقدير ومثل مثلا لا تقول مثلا إيه لا تقترب من الأسد يأكلك ولا تقترب من الأسد تسلم ادي جملتنا هو فين الجملة اللي فيها الجزاء محبوب فين فعل الجزاء هنا فعل الجزاء يأكلك وتسلم أيهم المحبوب وأيهم المكروه يا مشايخ؟ تسلم محبوب وأيهم المكروه يا يبقى اذا معنى كده ان ايه إن الفعل اللي هو الجزاء فيه محبوب اللي يصح تقدير الى الشرطيه معه وفي هذه الحاله ده اللي يجزم في هذه الحاله يبقى تقول الا تقترب من الاسد تسلم يبقى الكلام هنا صحيح يبقى تقول تسلم هنا فعل مضارع مجزوم لانه وقع جوابا لطلب مستوفي الشروط تمام لكن لو قلت الا تقترب من الاسد ياكلك يعني معنى كده لو ما اقتربتش من الاسد هياكلني هأكون ازاي بالمراسله انا مش شايف يبقى ينفعش صح كده؟ يبقى إذاً لا صح تقديره يبقى إذا كان الشيء مكروب لا يصح تقدير إن الشرطية معه وفي هذه الحالة لا يصح جزمه وإذا كان الشيء محبوب يصح تقدير إن الشرطية معه وفي هذه الحالة يصح جزمه يبقى إذاً الخلاصة أن أسلوب الطلب يجزب كما ذكرنا لكم بشروط ثلاثة وشرط رابع وزاد على النهي الشروط العامة أن يسبق بفعل بأسلوب من أسلوب الطلب الثمنية المتعارف عليه اللي احنا ذكرناها قبل الشرط الثاني أن المضارع يأتي مجرد من الفاء أو الواو الشرط الثالث إن المضارع يكون مضمن معنى الجزاء الشرط الرابع وده خاص إذا كان أسلوب الطلب بالنهي اللي هو بلا النهية ان يصح تقدير إن الشرطية معه وهذا إذا كان الجزاء محبوبا. وفي هذه الحالة يجزم الفعل في في جواب الطلب وإلا في هذه الحالة لا يجزم فعل الجزم خلاص كده مش ايخ يرفع يرفع وينصف يعني خد بالك لو جاءت معه فائد سببية أو أول معيها يمصف يعني يقول إيه لا تكفر فتدخل الجنة يبقى ينصف في هذه الحالة بفائد سببية لو حذفت فائد سببية يبقى في هذه الحالة يرفع مع هذا ذلك في الغالب هيرفع يعني الحال الوحيد اللي هينصف فيها مع فاء السببية أو واو المعاية مع عدا ذلك في الغالب هايوك خلاص كده مشايق طيب يبقى احنا كده انتهينا من آآ الأفعال آآ من آآ الأدوات التي تجزم فعلا واحدا وهي خلاصة كما ذكرنا لم وألم ولما وألم وطبعا قلنا أن دولة حرفين مش أربعة للصحيح ولام الطل... الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وأسلوب الطلب بالشروط التي ذكرناها لك طيب. ننتقل بعد ذلك يا مشايخ إلى آآ آآ الجزء الثاني من الجوازم وهي الجوازم التي تجزم فعلين نقول قسم الثاني ما يجزم فعلين وهو أسلوب الشرط خلاص يا مشايخ يبا الجوازم اللي تجزم فعلين هي أصلها, أصلها أسلوب الشرط وطبعا هنا مسألة أول مسألة معنا أسلوب الشرط بيتكون من هي مشايق بيتكون من أداة أداة شرط التي هي إن أو ما أو من أو مهما كما سياتي معنا ويتكون من جملة الشرط لا بعد الأداة جملة الشرط اللي هي الجملة اللي تأتي بعد الأداة مبعشرة والفعل اللي بيبقى موجود في جملة الشرط اسمه فعل الشرط وبعد ذلك تأتي جملة جواب الشرط أو جملة الجزاء بعضهم يقول جمله جواب الشرط وبعضهم يقول جمله الجزاء وهي التي تكون بعد بعد جمله الشرط والفعل اللي في جملة الجزاء يسمى فعل جواب الشرط أو فعل الجزاء فمثلا لو انت مثلا جينا في قول الله عز وجل لو قلت مثلا ايه ان ان ان قمت او ان تقوم أقم فانت ده اسلوب ايه شرط مثلا او خلينا عشان تبقى اسهل لو إيه؟, ايه لو قلت إيه إيه ان قمت يقوم زيد ان قمت يقوم زيد او انت تقوم يقوم زيد عشان تبقى مضارع يعني عشان تبقى جملة سهله معانا تقول إن تقوم يقوم زيد فإن؟ هنقول ديت اداه الشرط وتقوم فعل مضارع مجزوم لانه وقع فعل شرط لان ده الفعل الاول ودي الجمله الاولانيه اهي تمام والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تمام يبقى جمله تقوم انت دي هنسميها جمله الايه جمله الشرط لانها الجمله التي جاءت بعد اداه الشرط مباشرة فدي هنسميها جمله الشرط والفعل اللي فيها انه فعل تقوم الاول ده فعل ايه فعل جواب الشرط فلو قلت مثلا ان تقوم يجلس زيت فيجلس آه آه يجلس ده فعل مضارع نقول مجزوم لأنه وقع جوابا لشرط وزيد هو الفاعل يبقى جملة يجلس الزيد تيجي جملة جواب الشرط أو جملة الجزاء يعني كأنك جعلت جزائه على قيامه أن يجلس زيدا في مكانه خلاص كلام شيخ جملة الشرط رتبت شيء على شيء يبى صار اسم الشرط وطبعا الفعل اللي في جملة الشرط في جملة جواب الشرط نسميه فعل الجواب أو فعل الجزاء اللي هو اللي هو يجلس هنا في المسألة معنا يبقى صار إنها دي الأداة وتقوم ده جملة الشرط وفيها فعل الشرط ويجلز زيد ده جملة جواب الشرط أو جملة الجزاء وفيها فعل الجزاء خلاص أسلوب الشرط يتركب من هذه الأشياء الثلاثة يتركب من أداة من جملة شرط من جملة جواب شرط وعرفنا يعني تقدير كل وأداة الشرط الجازمة تعمل الجزم في فعل الشرط وفي فعل الجواب الشرط تمام خلاص كيام شيئخ؟ طيب بعد ما عرفنا أسلوب الشرط المسألة الثانية معنا عمل أدوات الشرط خدوا بالكم مشايف أدوات الشرط قسمان هناك أدوات شرط غير جازمة وهناك أدوات شرط جازمة هنا مشايف في هي أدوات شرط غير جازمة زي لو لو قلت مثلا نعم نعم طيب ماشي طيب طيب ماشي, ماشي يا مشايف طيب إذا عمل أدوات الشرط يا مشايخ نقول إن أدوات الشرط عندنا قسمان أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير إيه؟ غير جازمة فأدوات الشرط غير الجازمة ملاش مدخل معنا هنا لأنها مهملة الفعل المضاربة بعدها بيكون مرفوع أو بحسب موقعه يعني لو سبق بناصب أو غيري لكن لا تعمل فيه شيء تمام فهي أدوات شرط جازمة زي لو ولولا فلو ولولا هذه أدوات شرط ايه ادوات شرط غير جازمه خلاص معايا ولا يا مشايف, مشايف. انتو معانا ولا مش معانا طيب يبقى اقول ادوات شرط غير الجازمه زي ايه زي ايه زي لو ادوات شرط غير جازمه مثل ماذا اه زي لو ولولا لا نعم فمثل هذه الأولى تسميها دعوة جيرج يزيمة يعني مهملة العمل لها تمام لو يعني مثلا تقول إيه لو يقوم زيد يجلس عمر لو يقوم زيد يجلس عمر فتقول يقوم فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق لا بنصب ولا بيه بل ولا بجازب ويجلس فعل مضارع برضو مرفوع لأنه لم يسبق بنصب ولا, ولا جازب يبقى إذا نازيه أداء مهملة لا عمل لها هي تعطيك معنا الشرط بس لكن من غير عمل إعراضك خلاص يا مشايخ ومثلها لا ولا يعني. خلاص؟ طيب والقسم الثاني في الأدوات الشرط وده الأغلب معنا هي أدوات الشرط الجازمة أدوات شرط إيه؟ جازمة ومعنى أدوات شرط الجازمة يعني أن الشرط معها بيكون مؤكد بيكون أقوى من غيرها ده معنى الجزم يعني القطع تمام؟ فودي الأدوات اللي هي الشيخ اذكرها معنا أدوات الشرط الجازمه يا مشايخ لها عملان العمل الأول مع المضارع والعمل الثاني مع الماضي فمع المضارع بتجزم الفعل المضارع لفظا يبقى الشرط بتعمل في الفعل المضارع يا مشايخ تجزم الفعل المضارع لفظا وتجزم الفعل الماضي محلاً لا لفظا يعني تجزم الفعل الماضي محلا لا اما لفظ الفعل الماضي فهو مبني وده الموقع الوحيد اللي في الماضي بيبقى فيه محل يعني لذلك مثلا تقول ايه آه ان قام زيد جلس عمرو فتقول قام فعل ماضي مبني على ايه مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط وتقول جلس عمرو فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم جواب الشرط يبقى, في يبقى الفعل الماضي اذا دخلت عليه لا الجازمه تنصبه محلا لفظا يبقى نقول ان هو في محل جازم اما اللفظ هو كده كده مبني لا مجال له في الاعراب ها واضحه ولو دخلت على الفعل المضارع تجزمه لفظا يعني لو تقول مثلا لو يقوم زيد تقول إن يقوم زيد يقوم زيد يجلس عمرو فتقول يقوم فعل مضارع مجزوم لانه وقع جوابا للشرط بين الشرط وقع جوا... فعلا للشرط وتقول يجلس فعل مضارع مجزوم لانه وقع جوابا للشرط تمام خلاص كده مشايخ يبقى هنا الفعل ايه لفظا يبقى مع المضارع يجزم لفظا ومع الماضي يجزم محلا تقول في محل جزم مع الماضي واما المضارع تقول الفعل نفسه مجزوم ها واضحه ولا مشاي. طيب دي ولا عمل ثاني بقى من حيث المعنى ده عملها الاعرابي أما أعمل بقى من حيث المعنى بتعمل ايه؟ بتكسب المضارع والماضي معنى الاستقبال يعني المضارع طبعا تعرفها مشايخ النواب يتضمن الوقت الحاضر والمستقبل تمام؟ يعني لما تقول يجلس زيد يبا يحتمل يجلس الآن أو يجلس ايه في المستقبل يعني القريب يعني لكن لو دخلت عليه ان الشرط تقول ايه يجلس زيد يبقى في هذه الحالة لا يرد ان هو يجلس في الوقت الحاضر، إنما يجلس بعد زمن المتكلم. فيتعين ان معنى المضارع يصل في المستقبل. وكذلك لو دخلت على الماضي، لو قلت إن جلس، مش جلس في الزمن الماضي، هو جلس دفعاً صحيح، لكن لما دخلت عليه إن الشرطية قلبته من معنى الماضي إلى معنى الإيماء شيخ إلى معنى المستقبل، لأن جلوسه لن يكون إلا في المستقبل وليس في الماضي. يعني بعد زمن التكلم. صح كذا مشايخ؟ تمام؟ يبقى كأن أدوات الشرط الجازمة عكس أدوات الشرط غير الجازمة. أدوات الشرط غير الجازمة هناك في لم ولما كانت بتقلب معنى الماضي المضارع للماضي. لكن أدوات الشرط الجازمة بتقلب معنى المضارع والماضي للمستقبل. خلاص كيف شايف؟ وطبعا يعني إيه؟ يعني صحيح نحن بنقولش في المضارع تقلب. نقول نقول يا تعال المضارع كده كده في جزء مستقبل. أما الماضي نقول تقلبه إلى المستقبل. طيب يبقى إذاً ده عرفنا كده إجمالاً ما تعلق بأسلوب الشرط تعال بقى نشوف أدوات الشرط اللي الشيخ ذكرها معنا وربقى نبد بقى بقية المباحث المتعلقة بأسلوب الشرط بس بعد ما نخلص الأدوات عشان هي مترتبة عليها أول أداء معنا من أدوات الشرط الجازمة التي تجزم الفعلين إن الشرطية وطبعاً ما بيقالش إن بيقال إيه؟ إن صح؟ إيه الفرق بين إن وإن يا مشايخ؟ إن المشددة هذه هذه حرف ناسف من ناق من إيه آه من آه الحروف التي تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر أما هنا إن الشرطية فدي من جواز الفعل المضارع وطبعا فرق برضو بين إن الشرطية وأن المصدرية لأن احنا قلنا إن أن هناك بهامزة مفتوح فاكرين يا مشايخ وأن المصدرة دي من نواصب الفعل المضارع أما هنا إن, الإيه؟ إن الشرطية دي هامزة مكسورة. فأيسوهم تروا ليازل معنى مشكلة، وديت أم الباب يعني ديت أم الباب، لذلك يقال إن الشرطية وأخواتها اللي هي يازم يقال إن وأخواتها يقال إن وأخواتها اللي هي إن الشرطية لازم أصل الأصل في عمل أدوات شرط يعني، وين الشرطية حرف من حروف من حروف الشرط بالاتفاق يعني حرف بالاتفاق يعني العلم اتفقوا أن إن الشرطية هذه حرف اتفاقا عندهم لا خلاف بينهم فيها ويقولوا أنها وضعت لتعليق الجواب على الشرط يعني وظيفتها وظيفة واحدة بس أنها تعلق الجواب على الشرط تقول يا... تقول مثلا إن يحضر زيد يكرمه عمر يبعلقت الإكرام على الحضور بس ملاش معنى أكتر من كده يعني لا تختص لا بعاقل ولا بغير عاقل ولا بذكر ولا بأنثى ولا بأي شيء هي المعنى الوحيد اللي هي تختص به أنها تعلق الجواب على الشرط خلاص يا شيخ؟ تمام؟ فهذه ين الشرطية فلذلك تقول مثلا إن يحضر زيد يكرمه عمرو، فيحضر هتقول يحضر طبعا لما تيجي تعرف تقول إن الشرطية حرف لا مهملة لا محل لا من الإي حرف لا محل له من الإي من الإعراب وتقول يحضر فعل مضارع مجزوم بين الشرطيه لانه وقع فعلا فعل الشرط فعل فعل فعل فعل وعلامه جزمه السكون لنصيغ الاخر زيد فاعل مرفوع بالضم يكرمه تقول يكرم فعل مضارع مجزوم بين الشرطيه لانه وقع جوابا للشرط وعلامه جزمه السكون والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم وعمر فاعل, مرفو... فاعل مؤخر مرفوع بالضم خلاص كم شيخ وبنتك كده عرفته اعرابها كم وزي ما ذكرنا لكم ان ان من حيث هي نفسها لا لها من الاعراب لكنها تعمل الجزم في الفعل المضارع وهي ام هذا الباب الحرف الثاني معنا حرف ما يعني بعد ان عندنا ايه عندنا ما وما اسم باتفاق اسم شرط وضع آه يعني آه وضع في الأصل لغير العقل يعني ما وضع على غير العقل ثم ضمنا معنا الشرط فجازم الإيه فجازم الفعل إذا ما هذي تعلق الجواب كل أفعال الشرط خد كل أدوات الشرط خد بالك كتعلق الجواب على الإيه هاي الشرط بس بعضها يختص بميزة زيادة شوية يعني فما هذه تختص بإن اللي يخاطب بها يكون هي مشايخ يكون غير عاقل صح؟ لذلك لما يقول ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض يبقى مش مراد به الانس والجن فقط يعني انما الله عز وجل عبر يعني عراضي يرى كل شيء لا ينسب للعقل ما لا يعني أنه ينسب يسجد لله جل وعلا خلاص كده مش طبعا ما هنا مش, مش شرطي يعني بس أنا عايز أعرفك معنى بقى لأنها اصلا كما قلت وضعت لغير العقل ثم ضمنت في معنى الشرطي فصار في بعض استعمالاتها تستعمل استعمال إن الشرطي خلاص يا بشمهندس فانتبهوا لمعناها نعم تقول مثلا وما تفعلوا من خير يعلمه الله خد بقى وما تفعلوا من خير هاهو شايف يعلمه ايه يعلمه الله طيب لما تيجي تعرف هتقول ايه هتقول ما اسم مبني في محل نصب مفعول به مقدم نصب مفعول به مقدم طبعا انا هقول لكم اعراب الادوات اولاكم يعني هيجي اجمالا ولا نخليها في الاخر يعني يعني عامه خد بالك الفعل اللي بعد اللي بعد اداه الشرط لان ادوات الشرط إما تعرب على انها ظروف ظرف زمان أو مكان كما سياتي وإما تعرب انها مبتدا وإما تعرب انها مفعول به طبعا إذا كانت ظرف خلاص معروف يبقى ظرف زمان ظرف مكان يبقى محله هيجي معنا خلاص ده يتعرب طيب وإذا لم تكن ظرف من ظروف المكان لأن الظروف طبعا كلها منصوبة على الظرفية طب لو ما كانتش ظرف يبقى لها حاله من حالتين الفعل اللي بعدها لو فعل متعدي يعني يصل المفعول بنفسه نفسه في هذه الحالة مفعول به مقدم ولو فعل لازم يبقى في هذه الحالة تعرب مبتدا لأن الفعل اللازم لا يصل إلى المفعول بنفسه خلاص كده مشايخ يبقى دي قاعدة اعرفها يعني وبالتطبيق قد بان معك فطبعا تفعل هذا فعل يعني فعل متعدي يعني يصل للمفعول بنفسه تقول يفعل زيد الخير فالخير هنا مفعول به منصوب بالفتح صح كده يبقى يفعل فعل ايه يبقى يفعل فعل متعد لأنه وصل إلى المفعول من غير حرف جر لكن لو قلت مثلا يذهب زيد هل تمكن هل يمكن تجيب مفعول به من غير حرف جر مش ممكن. هتقول يذهب زيد إلى المسجد إلى المدرسة إلى البيت إلى السوق لازم تجيب حرف جر ما ينفعش يصل للمفعول فطالما ما يصلش للمفعول بنفسه ده اسمه فعل ايه فعل لازم. فلو جاء فعل لازم بعد أداة الشرط اللي, اللي, اللي ليست من الظروف يبقى في هذه حالة أداة الظرف هتعرف مبتدأ لأنها اسم ده زكاة اسم طبعا يعني طبعا الخروف لا محلها من الأعراب خلاص وإذا كان الفعل متعدي يبقى في هذه الحلقة تعرب مفعول به مقدم ها واضحة كده ولا ايه ها واضحة مشايخ ولا ايه نعم طيب أقول ثاني خدوا بالك أعراب أدوات الشر طبعا المفروض تيجي بعد ما نخلصوها بس يلا عشان تبقى في الباية تاكد الأدوات الخروف يعني في ادوات منها حروف زي إن وهيجي معنا برضو مهما على الخلاف فيها و و و ما على الخلاف فيها فلا فيه اسم طبعا مهما مش اسم على يعني هيجي طالقي تفسير كام في محله يعني المهم يا مشايخ الحرف لا محل له من الاعراب فانت مش هتدور له على الاعراب طب لو كانت اسم فادوات الشروط اللي هي اسم قسمين ظروف وادوات عاديه غير ليست ظروف فالظروف هتقولها هتقول يعني اعربها سهلة تكون منصوب على الظرفيه هتقول اسم شرط منصوب على الظرفيه لأنه ظرف زي زي ما ياتي معا طب والذي ليس من الظروف يعني ما هوش ظرف يعني فتقول في هذه الحالة ينظر للفعل اللي بعده لو الفعل متعدي يعني تقول ما ما يفعل او ما تفعل من خير يعلمه الله وما تفعل من خير يعلم الله زي الايه هتقول ده فعل متعدي بتقول ما هذه في هذه الحالة اسم مبني في محل نص مفعول به لأن الفعل اللي جاء بعدها فعل الشرط فعل متعدد ولو كان فعل الشرط فعل لازم زي مثلا زي مثلا يذهب أو يأتي تقول ايه ما يأتي من أمر يعلمه الله فتقول يأتي تقول ما في هذه الحالة اسم مبني في محل رفع مبتدا الفرق؟ إنك بتنظر كما قلت لكم لفعل الشرط وطبعا الفعل اللازم والمتعدة ده مبحى صارفي ده المفروض أن تعرفوه من الصرف يعني فالفعل اللازم كما قلت لك اختصارا هو الذي يصل إلى, إلى المفعول من غير حرف جر الفعل المتعدة أقصد يصل المفعول من غير حرف جر وأما اللازم فيحتاج إلى حرف جر حتى يصل إلى المفاول. لو كان فعل الشرط متعدي يبقى ذاك الشرط هذه إذا لم تكن ظرفا تكون منصوعة على المفعولية في محل نصب يعني مفعول به وإذا كان فعل الشرط لازما تكون في محل رفع مهتدأ ودية القاعدة خلاص يا مشايخ واضحة ولا مش واضحة خلاص يا مشايخ وده يسهل لك يا راب أدوات الشرط وإن شاء الله يجي مزيد بيان بعد ما نخلصها بإذن الله طيب المهم نرجع يا مشايخ ثانية تقول وما تفعله من خير يعلمه الله هتقول ما اسم مبني في محل نصب مفعول به لأن فعل الشرط هنا متعدل وتفعله, وتفعله فعل مضارع مجزوم بماء الشرطية لأنه وقع فعل شرط وعلامة جزم حز النون لأنه من الامثله الخمسة ومن حرف جر زائد وجاء في هذا الموطن اللي هي مشايخ لتأكيد النفع يعني من جرى بها لتاكيد النفل وخير اسم مجرور بمن وعلامه الجر ليه الكسره والجر والمجرور متعلق بتفعله في محل جر في محل مفعول به وتقول يعلمه يعلم فعل مضارع مجزوم بما الشرطيه علامه جزم السكون لانه وقع جوابا للشرط وإلهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به ولغز الجلال الله مرفوع فاعل مؤخر اسم فاعل مؤخر مرفوع بالضمن جره مجروح بس من هذه يعني ايه هزي من هذه زائدة زائدة ليه بيقولوا زائدة لأجل تأكيد المعنى يعني يقول هذه من جاءت لتأكيد النفع <مشاكل> خلاص يا مشيخ هذه تؤكد النفي لأن على شكله يجف لو في الأصول يعني نبحث في الحقيقة والمجاز أن النفي إذا أُكد بمن امتنع المجاز امتنع المجاز ليه لأن ده نفي مؤكد فا من هذه جات لتأكيد النفي في زيادة النفي هذا زي من حيث المعنى خلاص يا مشيخ <مشاكل> والمبادئ الأدلة الثانية معنى اللي هي إيه اللي هي ما وطبعا الكلام في ان شاء الله يصير بعد ذلك عندنا الأداء الثالثة من أدوات الشرط وهي من يبقى خليكم فاكرين إن حرف وما اسم لغير العاقل طيب ومن اسم شرط وهي, وهي في الأصل موضوعة للعاقل يبقى خد بالك يبقى من موضوعة لها مشايخ موضوعة للعاقل يعني العاقل يعني المكلف يعني الإنس والجن ورحمهم يعني أو من يعقل منهم يعني فده الأصل لا موضوع لي اللي هو ما من شأني أن يعقل اللي هو شأن ما من شأني أن يكلم يبقى لما تيجي تتكلم عن إنسان المفروض تأتي بها مشايخ يعني خد بالك يقول وما تفعله من خير ليست عمل ما الشرطية لأن الأفعال لا تفعل مش أفعالها عقلة يعني مش لا تعقل الأفعال في نفسها الأفعال نفسها لا تعقل صح كده؟ فلذلك عبر عنها بما يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله صدفة صيام زكاة حج إلى خير كل أفعال الخير هذه عبر عنا ببال أن الخير في نفسها لا تعقل أما الإنسان نفسه الإنسان هذا عقل فلذلك إذا أردت أن تأتي مع الإنسان أو مع نحو يعني من العقلاء فتستعمل من الشرطية تستعمل من الشرطية في هذه الحالة لذلك أقول يا اسم شرط وهي في الاصل موضوعة للعاقل ثم ضمنت معنى الهي يا مشايخ ثم ضمنت معنى الشرط ومثالها مثلا قول الله عز وجل من يعمل مثقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال زرة شرا ايه؟ شرا يرى صح كده؟ خد بالك طب يعمل ده يعمل مقصود به مين يا مشايخ مقصود بالانسان يبقى انت تتكلم على عاقل صح كده؟ يبقى أنت مش بتكلم على الأعمال نفسنا بتتكلم على العاملين لو أردت الأعمال هتقول ما ولو أردت العامل لهذا العمل يبقى تقول إيه؟ تقول مانا. ها واضحه لا مش واضحه مش عائف طيب جايه هنعرف المثال ده نقول إيه؟ من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ من؟ هتعرفوا يا مشايخ؟ في محل إيه؟ في محل نصف مفعول ولا في محل رفع مبتدأ؟ في محل رفع مبتدا لماذا بقى يا مشايخ بلاش لفه انا قلت لك سيبك منها خالص انت بتعرف اذا كانت مفعول او مبتدا منين من الفعل اللي بعده هو فعل الشرط فعل الشرط عندك اللي هو يعمل متعدي ولا لازم متعدي فطلانه متعدي فاذا في هذه الحلا تعرب على انها ايه مفعول مقدم صح كده مشايخ يبقى نتابع لهذا يبقى نقول من اسم شرط جازم اسم شرط مبني في محل نصب مفعول به مقدم ويعمل فعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلامة جازم السكول لأنه واقع فعلا للشرط ومثقالة والفاعل ضمير مستدر تقديره هو جوازا ومثقالة مفعول به منصوب بالفتحة ومثقال مضاف وذره اه اسم اه مجرور بالاضافه مضاف اليه يعني اسم مجرور بالاضافه وعلامه جره الكسره وعلامه جره الكسره خيرا يرى طبعا خيرا هنا يا مشايف ها خيرا ده اسم ولا فعل ها. طيب خيرا مفعول به مقدم خلاص مش شايف يبقى خيرا مفعول به مقدم لأن أصل الجملة إيه؟ يرى خيرا فخيرا هنا مفعول به مقدم ويرى مفع... فعل مضارع مجزوم بمنج الشرطية وعلامة <تصفيق> وعلامة جزم حذف حرف العلم لأنه لأنه, لأنه معتل الآخر في والفاء ضمير مبني <تصفيق> والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به يبقى عندك مفعولين هنا والفعل ضمير مستطر جوازا تقديره هو خلاص يوم شايف ويبقى عندك هذه من الشرطية نصبت فعل الشرط وفعل جواب الشرط ها معنا علشو معنا مشايف <تصفيق> جاي. جاي جاي جاي. طيب تعالوا ونشوف الأدالة اللي تليها عندك اللي هي ايه مهنة قل إن وما ومن ومهنة <تصفيق> وطبعا خذوا بالكم إيه الفرق بين من ومن يا مشايخ من حرف جر وأما من فده هي اسم قد يكون اسم شرط وقد يكون اسم موصول في بعض المرض وسواء كان اسم شرط أو اسم موصول فهو يستعمل للعاقل ببطا طيب <تصفيق> طيب <تصفيق> عندنا الادله تليها اللي هي مهما وهي اسم في اصح الاقوال لان مهما هذه فيها خلاف بين النحويين بعضهم يقول انها حرف وبعضهم يقول انها اسم والصحيح انها اسم وهي في الاصل ايضا موضوع لغير موضوعه لغير العاقل مثل ما يعني في الاصل هي موضوعه لغير العاقل مثل ما وهي ظرف زمان خلاص يا مشايخ يعني خد بالك مهما هذه لا استعمالان تستعمل كظرف في بعض المواطن وتستعمل في بعض المواطن كاسم كاسم شرط لغير لغير العاقل يبقى يا مشايخ مهما لها استعمالا تستعمل كاسم شرط لغير العاقل وتستعمل كيما شايف كظرف زمان يبقى خد بالك يبقى تستعمل في بعض الأحيان ظرف زمان وفي بعض الاحيان بتستعمل وتستعمل يا مشايخ معانا ولا مش معانا وفي بعض الاحيان تستعمل اسم شرط لغير الايه لغير العاقل لغير العاقل فتقول مثلا مهما يفعله الناس من شيء يعلمه الله تعرف قول عائشة في الحديث نعم مهما يفعل مهما يفعل الناس من خير من شيء يعلمه الله فتقول مهما يفعل الناس من خير يعلمه الله فهنا بمعنى ايه بمعنى ما يعني استعملت لغير العاقل لان افعال الانسان لا توصف لا بعقل ولا غيره فهذه الافعال يعني ليست صادرة عن نفسه فتقول مثلا أتقل أتقل في هذه الحالة استعملت استعمال ما لا تستعمل لغير العاقل فنقول مهما تقول اسم شرط جازم مبني في محل إيه؟ في محل نصب مفعول به ويفعل أتقول فعل فعل الشرط أتقول فعل مضارع منصوب بمهما مجزوم بمهما علامة جزم السكون لأنه وقع فعلا للشرط والفعل المستدر جوازا تقديره هو ومن خير جار ومجرور متعلق بمهما يعلمه الله يعلم فعل مضارع مجزوم بمهما لما وقع جواب جزم سكل لما وقع جوابا للشرط والها ضمير مبني في محل نصب مفعول به والفاعل هو لفظ الجلاله الله خلاص كده يا مشايخ ويبقى عندك هذه الحاله مهما استعملت ايه استعملت كاسم شرط لغير العاقل وهناك استعمال اخر لمهما مشايخ انها تستعمل ايه انها تستعمل ظرف ظرف زمان فيه. نعم <تصفيق> نعم، نعم، سأنتم تولي آه، آه، آه، معلش، طبعاً ذكرنا عراب الناس والله ما ذكرناه شيء عراب آه، آه، معلش، آه جيد جيد يفعل الناس و يتبين الفاعل يا شيخ احسنت اصبت يبقى الناس انا اقول هي الفاعل مش الفعل معلش انا سرحت منكم بس زيني شكرا طيب يبقى الناس هي الفاعل جزاكم الله خير احسنت تمام من خير جار ومجرور متعلق المهم يعني ان مهما اذن اسم شرط في هذه الحاله استعمل لغير العاقل وقد تستعمل كظرف زمان مثل ما تقول مثلا مهما لا يعني يقول هو ايه هو بيقول في في قول الشاعر يقول مهما تأمر القلب يفعل او يفعله مهما تأمري القلب يفعله تمام يعني يقول مهما تأمري يعني في أي زمان تأمري فأيه فالقلب يلبي أمرها يعني ويلتزم هذا الامر يعني تمام فهنا استعملت ظرف زمان فتقول مهما اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفي لنواقع ظرف زمان وتأمري تقول تأمر فعل مضارع مجزوم بمهما وعلامه جزمه السكون المقدر منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبه والياء ضمير مبني في في محل رفع فاعل والقلب مفعول به ويفعل نقول فعل مضارع مجزوم بمهما أن وقع جواب الشرط على متجزم السكون مقدر أيضا لأنه يقول فعل هذه لموافقه الروية تمام ويفعل يعني ايه يعني هو والفعل درهم ستقديره عائر على القلب فهذا من استعمالها استعمال ايه استعمال تقول مهما تأمر القلب يفعلي فيعني كانه يقول في اي زمان تأمري فهو, فهو يلب الأمر او ممكن انت تقول الانسان مهما تأمر يصنع لك ما اراد فكانك يعني إيه أن يستعملتين زمن يعني كأنك بتقول في أي زمان تأمر يصنع لك ما أردته في هذا الزمن خلاص كده شيء طيب إذا مهما تستعمل استعمالا تستعمل لغير العاقي وتستعمل كظرف زمان وطبعا ده بيظهر من خلال المعنى إذا استعملت لغير العاقل فهي بأما إنها تكون مبتدأ لو كان الفعل فعل الشرط لازم في محل النص مبتدأ يعني لازم أو إنها بتكون مفعول به مقدم أو في محل النص مفعول به مقدم إذا كان فعل الشرط متعددي وأما إذا استعملت ظرفا ففي هذه الحالة في واحد بس في العربية تكون منصوبة على الظرفية إذا استعملت ضرفا خلاص طيب, طيب. الأداة اللي تليها اللي هي إذا ما إذا ما وطبعًا أصلها إذا ودخلت عليها مشيخ ودخلت عليها ما يعني أصل إذا ما أصلها إذا ودخلت عليها إيه ودخلت عليها ما فتقول مثلا إذا ما تجلس أجلس يعني في أي مكان تجلس أجلس فتقول تجلس فعل مضارع مجزوم باذن ما وعلامه جزمه السكون لا وقع فعلا للشرط والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وأجلس فعل مضارع مجزوم باذن ما جزمه السكون على فعل جواب الشرط و الفاعل ضمير مستثر وجوبا تقديره أنا خلاص يا شيخ وطبعا خد بالك إذا ما يقولوا أن أداة شرط موضوعه لتعليق الجواب على الشرط بس يعني عاملة زي إنا بالضبط والصحيح ان إذا ما حرف وده خلافا لابن أجروم وخلافا لشيخ ابن يعني لأنه شيخ ابن أسامين وابن أجروم يروا إن إذا ما اسم والصحيح عند النحويين أنها حرف في الحقيقة وليست اسم فلذلك هي لا محل لها من الإعراب فمثلها مثل إن الشرطية سواء بسواء ان كليهما يعني يعلق الجواب بالشرط فقط ولا يتضمن أي معنى زائد لا عاقل ولا غير عاقل ولا نحو زائد خلاص يا شيخ طيب يبقى إذن الصحيح أن إذا ما حرف وكما قلت لكم هي موضوع لتعليق الجواب على الشرط وطبعا هي أصلها إذا وما ودي كما يقولوا أن إذا ما لا تعمل الجزم إلا إذا دخلت عليها ما وجوبا يعني لو جاءت إذا وحدا تكون أداة شرط غير جزمة يعني عارفين إذا الوحدا أداة شرط غير جزمة إلا في الشعر بس كضرورة وده يجي تفصيله معنا يعني لكن الأصل إن إذا الوحدا أداة شرط غير جزمة خلاص كما مشايخ وطبعا هي حرف يدل على الشيوع يعني على شيوع المعنى يعني الفرق بين ان وإذا ان انت دل على التقليل ان المعنى قليل يعني هذا الشيء اللي يحدث بان يعني يكون قليل الوقوع الشيء لكن الشيء اللي بعد اذا يكون شائع الوقوع يعني يقع كثيرا يعني لما تريد تعبر عن معنى شائع يكثر وقوعه تعبر باذن واذا اردت انك تعبر بمعنى يعني يقل وقوعه فانت تعبر بان خلاص كده يا طيب انتقلوا بعد ذلك للاسم اللي يليه أو الأداة اللي عليها وهي في الحقيقة من الأدوات اللي هي اللي فاشغليها ما في اللغة العربية وحيرت ناس كتير يعني اللي هي أي الشرطي أي الشرطي خلاص يا مشايخ ها معانا ولا مش معانا طيب خد بالك أي الشرطي هذه لا تستعمل لا اربع استعمالات يعني تستعمل في كل في كل السابق يعني تستعمل للعاقل ولغير العاقل وتستعمل ظرف مكان وتستعمل ظرف مكان يعني دي بقى شغل جميل زي ما بقولك تستعمل للعاقل ولغير العاقل ولظرف زمان وظرف ايه وظرف مكان بحسب ما تضاف اليه يعني بحسب فعل الشرط بقى اللي يجي بعده هتشوف هي جمله الشرط هي اضيف لأي جمله يعني الذي يحدد معنى اي هي جمله الشرط خد بالك انا عايزك تستفيد فايده جمله الشرط تحدد إعراب ادوات الشرط التي لا محل من الاعراب غير الظروف طبعا وتحدد معنى اي خلاص كده مشايخ يبقى جمله الشرط بتعمل عملين في الاداه انها بتحدد إعرابها في غير الظروف والحروف و... وبتعمل ايه وبتحدد معنى اي خلاص كده انا شايف انتبه يبقى علشان اعرف ما معنى اي لازم ابص او اشوف اللي الجمله اللي بعدها فمثلا اكتبوا هذه الجمل الاربعه عندكم وبعد كده ايه نشوف لو قلت مثلا اي رجل تكلمه اكلمه دي جمله اي رجل تكلمه وكلمه والجمله الثانيه لو قلت اي قلم تستعمله استعمله والجمله الثالثه تسافر أه تسافر فيه أسافر آه أي أي يوم, أسافر؟ أي يوم تسافر أسافر أي يوم تسافر أسافر أي يوم تسافر أسافر والجملة اللي تليها تقول أي بلد تسكن اسم خلاص كده يا مشايخ انا جايب لكم يوم مساله لا خالص يعني اول جمله معك بتقول ايه اي انسان إيه اي رجل تكلمه اكلمه طيب هنا خد انتبه رجل اي اضافه هنا لا مشايخ الى رجل يعني اي مضافه ورجل مضافة إيه صح كده كل اللي بعد اي خدوا بالكوا يا باشا يا رب مضاف اليه يعني رجل وقلم ويوم ومش عارف بلد كل ده تعرفه مضاف اليه طيب خد بالك المضاف اليه الاول اللي عندك ده عاقل ولا غير عاقل ولا مكان ولا زمان عاقل لا انا على الاول على اي رجل رجل ده ايه عاقل يبقى اذا هنا اي اذا اضيفت لايه اضيفت لعاقل يبقى اذا استعملت استعمال ايه مشايخ اي هنا اضيفت لعاقل يبقى استعملت استعمال ايه ايه اللي عندك من اسماء الشروط يستعمل مع العاقل من مش من من حرف جر من من يبقى اذا هنا استعملت استعمال من استعملت استعمال من الشرطيه خلاص كده مشايخ يبقى هنا استعملت استعمال من الشرطيه يبقى تقول أي رجل تكرمه اكرمه اقول ان اي هذه اضيفت للعاقل فيستعملت استعمال من الشرطيه يبقى لما اعربها اقول ايه هاقول أي اسم ما اسم شرط من للعاقل اسم شرط للايه للعاقل لانه اضيف للعاقل في الجملة اسم شرط للعاقل ما في مبني في محل ايه الجمله عندك ايه اي رجل ايه فين فعل الشرط عندك طب تكلم ده متعدي ولا لازم؟ فعل متعدي ولا لازم؟ حطه في جمله بره خالص. حطه في جمله، حط. ها، احط تكلم في جمله، قول لي كل ده تكلم في جمله كده؟ او يكلم في جمله؟ طيب، انت تقول يكلم محمد عليا. يبقى هنا يبقى هنا وصلت للمفعول بحرف جر ولا من غير حرف جر يبقى الفعل ده لازم ولا متعدي لازم لازم ولا متعدي يا مش عارف فعل ده متعدي لأنه وصل المفعول من غير حرف جر يبقى اذا في هذه الحالة نقول ايه نعربها نقول اسم مبني في محل إيه أي مشايخ اسم مبني في محل ايه في محل ايه يا مشايخ ليه يا مشايخ مش عارفين ليه يا مشايخ ادوات الشرط لا ادوات الشرط يا مشايخ قلنا غير الظروف لا كم إعراب أنا بسأل لها كم إعراب إما في محل إيه أو في محل ايه جاي إمتى تبقى في محل ناصف مفعول به لو فعل الشرط متعدي وامتى تبقى في محل رفع مبتدا لازم أحسنتم طيب فعل الشرط عندك متعدي ولا لازم متعدي بازي في محل رافع ولا في محل نصب طيب جيد يبقى ماتتوش يبقى انت معاك معك القاعدة ايه ما تنسحوش مني يبقى نقول أي اسم مبني في محل نصب مفعول به لأن فعل الشرط جاء متعدي وأي مضاف ورجل مضاف إليه مجرور بالاضافه اسم مجرور بالاضافه على من جره اليه الكسرة تكرم ولا ايه عندك الجملة ايه تكلمه تكلمه يبقى تكلم هتقول فعل مضارع مجزوم باي الشرطيه وعلامه جزمه السكون كفعل شرط اللي وقع فعل شرط والهاء ضمير مبني في محل يا مشايخ في محل نصب مفعول به تمام والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره إيه انت أي رجل تكلمه أنا جيد طيب أكلمه تقول أكلم فعل مضارع مجزوم بأي شرطية وعلامة جزم السكون لأنه وقع جوابا للشرط وأكلم والهاء ضمير مبني في محل نصف مفعول به والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا الأمر. طيب يبين أي تشتعملك للعقد طيب المثال الثاني تقول إيه المثال يا مشايخ بسرعة كده مشايخ أي قلم تستعمله أستعمله؟ طيب جيد قلم هنا أي أضوفة لقلم؟ قلم بعاقل ولا غير عاقل؟ يبقى هنا أي استعمله تستعمل إيه؟ أي يعني الأدوات اللي تستعمل غير العاقل عندك؟ لا ما ومهما يبقى أن أيها استعملت استعمال ما ومهما لغير العاقل لذلك تقول أي اسم تقول اسم شرط لغير العاقل مبني في محل إباه ها اسم مبني في محل إيه في محل نص مفعول به لأن الفعل بعدها جاء متعدد جيد وأي مضاف وقلم مضاف إليه اسم مجرور بالإضافة علامة جره لإيه تستعمله تستعمل فعل مضارع ما ومشايف مجزون به بأي علامة جزم السكون جاي والهاء ضمير مبني في محل نصب فاعل في محل نصف فولبي والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وأستعمله استعمل فعل مضارع مجزوم باي كفعل جواب شرط يعني وعلامه جزمي السكون والهاء ضمير مبني في محل نصب فاعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به اين طيب الجمله الثالثه عندك تقول ايه اي يوم تسافر اسافر ها اين هنا, أي هنا وضيفت ليه أضيفت <حيك> أو ليه لزمان فطالما <T2> <تصفيق> <eles> <Ende> اضيفت لزمان تبقى ظرف زمان في هذه الحاله يبقى نقول اي اسم مبني في محل نصب على الظرفين لان ظرف زمان واي مضاف ويوم مضاف الي اسم مجرور بالاضافه على جر الكسره وتسافر فعل مضارع مجزوم باي علامه جزم السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت واسافر فعل مضارع مجزوم أه أه أي وعلامة جزم السكون لفعل جواب الشرط والفعل بمر مستتر وجوبا تقديره أنا جيء الجملة الأخيرة معك أي بأي أي أي بلد ها طيب أي هنا أضيفت لاي لزمان ولا مكان ولا عاقل ولا غير عاقل لمكان يبقى في هذه الحالة تصير ظرف في مكان يبقى نقول أي اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية المكانية يعني الثاني كان ظرفيه زمنية لكن أي يوم لكن أي بلد هنا الظرفية مكانية وأي مضاف وبلد اسم مجرور بالإضافة على متجر الكسر المضاف إليه وتسكن فعل مضارع مجزوم بأي علامه جزم السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت واسكن فعل مضارع مجزوم بالسكون على جواب شرط ومجزوم بأي وعلامه جزم السكون لأنه علينا جواب شرط والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا جيد إذا الخلاصة في أي كده مشايخ النهي أنها تبع لما بعدها خلاص كده؟ انت بتشوف اللي بعدها لو اضيفت لعاقل تبتستعمل لعاقل اللي غير عاقل يبقى لغير العاقل اضيفت للمكان يبقى ظرف مكان اضيفت لزمان يبقى ظرف مكان يبقى دا استعمالات اي اللي معاك وعرفته بإعرابها سهلا الله صعب يا شايد طيب ويبقى كده ايه ده الاسم رقم ستة اي وعرفنا احوالها خلاص يا شايد الاداة السابعة من الجوازم الفعل المضارع من جوازم الفعل المضارع هي متى يقول الشيء يقول ابن جروم عليه رحمة الله وهو يذكر يعني الجوازم فذكر ايه قال واي ومتى فبعد ما انتهينا من اي وحالتها وعرفناها ننتقل الان الى ايه الى الاداه السابعه وهي متى ومتى مشايخ في الأصل ظرف زمان ضمن معنى الشرط يعني متى هذه ظرف إيه؟ ظرف زمان لذلك دائما أنت تعرفها منصوبه على الظرفين وضمنت معنى الشرط لذلك صارت تجزم فعلين أصله فعل الشرط وفعل جواب الشرط تقول مثلا متى يقوم زيد يجلس عمرو مثلا فتقول متى يقوم زيد يجلس عمر يعني في أي زمام يقوم زيد هيجلس في نفس الزمام من عمر فتعرف أو تقول متى اسم مبني في محل أصبى على الظرفية يعني طبعا متى اسم شرط مبني في محل في نصب على الظرفية وتقول يقوم عمر أو يقوم زيد فتقول متى يقوم زيد يقوم فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وزيد فاعل مرفوع بالضم يجلس عمر فيجلس برضو فاعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون وعمر فاعل مرفوع ايضا بالضم ويبقى يقوم ويجلس كلاهما جزم بمتى ومتى نفسها كما ذكرنا في اعربة ان هي اسم شرط منصوب على الظرفية مبني في محل نصب على الظرفية <تصفيق> ها.. خلاص يا شيخ؟ طيب.. ال الأدال اللي بعد كده من أدوات الشرط يقول الشيخ عليه رحمة الله.. وأين.. متى ومتى وإيه وأين.. فالأدال اللي تليها اللي هي.. هي؟ أين.. وأين اسم شرط وهي في الأصل ظرف مكان يبقى أين اسم شرط وهي في الأصل يا ما شيخ؟ انتم معنا ولا بش معانا وهي في الأصل ظرف مكان.. يبقى متى كانت ظرف زمان؟ واين ظرفي يا مشايخ اين ظرف مكان طيب جاي يقول مثلا اينما تكون ياتي بكم الله جميعا اينما تكون ياتي بكم الله ايه جميعا خذوا بالك يا مشايخ انتم معانا ولا مش معانا طيب تقول اينما تكون ياتي بكم الله جميعا هذه الايه هتعرف لا تقول ايه هتقول اين أين بس اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفي المكاني النظر في هنا والماء طبعا زائده هنا لا, لا عمل لها وتكون ده فعل الشرط تقول فعل مضارع مجزوم مجزوم بأين وعلامة جزمه وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة اللي هي مشايخ الخمسه آآ والفاعل الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل آآ يأتي, آآ يأتي فعل مضارع مجزوم باينه وعلامه جزمه حذف حرف العله لانه معتل الآخر والفاعل لفظ الجلاله الله مؤخر والجار المجرور آآ بكم الباء حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر بالباء متعلق بياتي تمام ويبقى عندك فعل تكون دفاع الشرط ويأتي دفاع جواب إيه صدق أينما تكون يأتي بكم الله جميعا وخذوا بالكم مشايخ إن أين هذه أحيانا تأتي معها الماء فتقول أينما وأحيانا تأتي مجرد من المال لذلك يجوز فيها الأمرين إبأي أينما أين هذه يجوز أن تتصل بالماء ويجوز ألا تتصل بها فتقول مثلا أينما تكون يأتي بكم الله جميعا وتقول مثلا اين يجلس زيد اجلس اي يعني حيث يجلس زيد ايه مثلا اجلس وكذا فيجوز فيها الامرين يا مشاييخ خلاص كي يوم شيخ زايده لا محل لها اين خلاص كي يوم شيخ طيب الادله تليها يقول الشيخ وايام يبقى وأين وبعد أين يقول إيه أيان وأيان اسم شرط وهو في الأصل ظرف زمان يبقى أين هذا اسم وهو ظرف يا مشايخ ظرف زمان يبقى يدل اسم شرط وضع للدلال على الزمان في الأصل يعني ثم ضمن معنى الشرط بعد ذلك ثم ضمن معنى الشرط بعد ذلك طيب فتقول مثلا أيان ما تجلس أجلس تمام أيان ما تجلس أجلس فتقول أيان اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية الزمنية وما زائدة وتجلس فعل مضارع مجزوم بأيان وعلامة جزمه السكون لأنه وقع فعل شرط والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وأجلس فعل مضارع مجزوم بأيان وعلامة جزم السكون والفاعل ضمير مستاتر وجوباً تقديره أنا وبرضو أيان يا مشاكل يوسف فيها الأمرين يعني يجوز أن تأتي معها بالماء ويجوز أنك أحزف الماء الماء زائدة طبعا لا عرب لها يعني يجوز تقول أيان ما تجلس أجلس ويجوز أنك تقول أيان تجلس أجلس خلاص كده يبقى عندك أين وأيان يجوز ان الاتنين يتصلوا بالماء ويجوز يجوز ان, إن تحذف ما في هذه الحاله وما في هذه الحاله زائده كما ذكرنا لكم فلا محل لها من الاعراب خلاص كذا شايف طيب, طيب. الاداه اللي تليها عندك يقول وأن الاداه اللي تليها اللي هي ايه ان وان هذه اسم شرط وهي في الأصل أيضا ظرف مكان يعني اسم شرط موضوع في الأصل الدلالة على المكان لذلك يا ظرف مكان أيضا تمام؟ يبقى خد بالك احنا عندك من أسماء الشرط اللي هي ظروف متى وأيان واين وأنا اهي يعني اللي احنا معاه الآن كله يعني من الظروف فتقول مثلا أن تحضر أحضر أنا تحضر احضر تمام آآ آآ أي نعم تقول أنا تحضر احضر أو أنا تدرس ادرس أنا نعم مش سامع على صوتك حالي. لا هي ألف ونون مشددة وبعدين يا أو يعني ألف مقصورة بس هي بترسم يا يا تقول أنا طيب. تقول مثلاً أن تدرس أدرس أن تدرس أدرس فتقول أن اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية المكانية إنه ظرف مكان هنا. وتقول تدرس فعل مضارع مجزوم بأن علام الجزم يسفكون والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت وأدرس فعل مضارع مجزوم بأن وعلامة جازم السكون والفعل ضمير مستاتر وجوباً تقديره أنا ويبقى كده جازمة الفعلين فعل الشرط وفعل جواب الشرط ويعربها كما ذكرنا لكم أنه في نفساته عربي إيه اسم شرط مبني على الظرفية المكانية خلاص كده, خلاص كده ما في محل نصب مبني في محل نصب على الظرفية المكانية قل الاداه اللي تليها عندك اللي هي حيثما حيثما الاداه تليها اللي هي مشايث حيثما حيثما وديت يعني زي ما بيقولوا في الأصل ان أصلها حيث اللي هو الظرف يعني ظرف المكان حيث وبعدين إيه الماء زائدة الماء زائدة. وبعضهم يقول ان هي كلها على بعضها حيثما اداه وبيقول وبعضهم يجعلها تستعمل للزمان يعني يعني هذه كلها ايه خلافات بينهم المهم اللي هي تفيدنا ايه يا مشايخ تفيدنا اذا دخلت على فعل مضارع أنها تجزم فعل الشرط وفعل جواب الشرط طيب تقول مثلا حيثما تستقم تدخل الجنه او خلينا في الايه قول الله عز وجل مثلا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فولوا وجوهكم حيثما كنتم فولوا وجوهكم ايه شطره خد بالك خد بالك هو انت بتقول ايه حيثما تقول أنت يعني انت ليك عربين فيه اما انك تقول حيثما على بعضها اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية المكانية أو تقول حيث بس اسم ظرف مبني في محل نصب على الظرفية المكانيه وما زائده وده الاشهر يعني ده الاشهر انك بتقول حيث بس هي الاسم وأما ما فهي زائدة لا محل لها من الأعراب خلاص كده مشاهد وكنتم أصلال الفعل الماضي كان فعل ماضي مبنى على الفتح و اسمها أو التاء فاعل في هذه الحالة لأن كان هنا تام لأن كان هنا تام وطبعا هنقول إن إيه إن الفعل الماضي اللي هو كان في محل جزم لأن إحنا اتفقنا النداوات الشرط إذا كان فعل مضارع فهو مجزوم واذا كان فعل ماضي فنقول هو مبني على كذا في محل جزم فهو هنا الفعل الماضي مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط خلاص كيف يا مشايخ وقولوا فولوا وولوا انتم معانا ولا ايه يا مشايخ وولوا ده فعل ايه يا مشايخ احسنت فعل امر مبني على ماذا احسنت لان, لأن مضارعه من الامثله الخمس احسنت وفعل أمر مبني على حذف النون وفي هذه الحاله ايضا نقول أن هذا الفعل وفعل الامر وقع فعلا لجواب الشرط وهو في محله في محل جزم يبقى غير الماضي يبقى في محل جزم جايب اجيب لكم مثال بقى مع الفعل المضارع تقول حيثما تستقم تدخل الجنه حيثما تستقم تدخل الجنه او تقول حيثما تستقم يغفر لك طيب حيثما تقول حيث اسم مبني على الضم في محل نصب على الظرفية المكانية وما زائده وتستقم فعل مضارع مجزوم بحيث علامه جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وتدخل الجنة او يغفر لك فتقول تدخل أو يغفر فعل مضارع مجزوم بحيث علامه جزم السكون لان وقع فعل جواب للجواب شرط والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أو ضمير مستتر وجوازا لا في الحالة تدخل الجنة هيبقى مستتر وجوبا تقديره أنت ويغفر هيبقى مستتر جوازا تقديره إيه؟ تقديره هو والجنة مفعول به ولك جر ومجرور متعلق بيوف خلاص كده مشايف ويبقى انت كده ما عرفته اعراب الجملتين بإذن المهم من حيث اداه شرط جازمة تجزم فعل المضارع او فعلين فعل الشرط وفعل جواب الشرط وهي من حيث الاعراب حيث ظرف مكان وما زائده طيب يليها عندك كيفما قال وحيثما وكيفما قال وحيثما وكيفما طيب خذوا بالكم يا مشايخ إننا عايز لكم حاجة إذا وحيسو وكيف التلاتة دول لا يجزموا إلا إذا دخلت عليهم ماء الزائدة يبقى لو جاءت حيس الوحدة بس من غير ماء زائدة لا عمل لها فمن فحص تقول حيس وتقول اسم شرط لازم تقول حيس ما ماشي يا مشايخ وكيف ما ذيل المعنى الآن أصلها كيف أصلها كيف تمام؟ وهي اسم شرط اسم على الراجع يعني موضوع للدلالة على, على الحال ثم ضمنت معنى الشرط وهي لا تعمل الجزم إلا إذا دخلت عليها الماء يبقى أنت عايزكم تستفيد كده خد بالك عندك ثلاثة من أدوات الشرط لا تعمل الجزم إلا إذا دخلت عليها الماء إذا لا تعمل الشرط إلا لو دخلت عليها ما الجازم إذا تقول إذا ما وحيسو لا تعمل الشرط إلا لو دخلت عليها ما الج ما فتقول حيث ما وكيف لا تعمل الشرط إلا إذا او الجزم يعني الا اذا دخلت عليها ما فتقول كيفما يبقى هذه الادوات الثلاثه لا تعمل الجزم في الفعل المضارع ولا الا اذا دخلت عليها ما الزائده خلاص كام شايف طيب انتبهوا لذلك طيب. طيب يقول مثلا في كيفما تقول مثلا كيفما تجلس اجلس كيفما ايه كيفما تجلس أجلس انتبه وكذا ما تقول كيفما تجلس اجلس وتقول كيفما فعل. تقول كيفما اسم شرط مبني في محل نصب على الحالية لأنه يبقى حال في محل نصب على الحالية وتجلس فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلامه جزم السكون والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وأجلس ثاء لمضارع مجزوم بكيفما علامة جزم السكون والفعل دمير مستتر وجوبا تقديره أنا طيب خذوا لكم مشايخ كيفما علشان تعمل, تعمل الجزم لا شرطي اللي هي كيف يعني الشرط الأول نتصل بها ما والشرط الثاني يا مشايخ أن يتفق فعل الشرط وفعل جواب الشرط لفظا ومعنى اخذوا بلكوا من الشرط ده لأن ده شرط مهم كيفما علشان تعمل الجزء قلنا لا شرطين الشرط الأول أن تتواصل بها مزايدة فيقال كيفما والشرط الثاني أن يتفق فعل الشرط وفعل جواب الشرط في اللفظ والمعنى يعني الاثنين يكونوا متفقين في اللفظ ومتفقين في المعنى فلو اختلفوا في اللفظ أو اختلفوا في المعنى الفعل المضارع لا يجزم وإنما يصير مرفوع في هذه الحالة خلاص كده ما يا لو قلت مثلا كيفما تجلس أقعد الجلوس والقعود بمعنى واحد بس اللفظ مختلف فما ينفعش تجزمهم لكن تقول كيفما تجلس اقعد وبدا فعل مضارع مرفوع ده فعل مضارع مرفوع لان لم يسبق بنصب ولا جازم امال كيفما بتعمل ايه اقول لك كيفما هذه لا عمل لها لأنهم اختلفوا في المعنى في هذه الحالة خلاص كده مش يبقى اختلفوا في المعنى يبقى لا عمل لها طالما اختلفوا في المعنى يبقى اذا لا عمل لها طيب وبرضه لازم يتفقوا فيما شاهدت يتفقوا في اللفظ حتى يعني لو قلت مثلا إيه آه يعني آه أينما تقف أقم فإنت تقف وأقم الاثنين بمعنى واحد بس اللفظ مختلف فما ينفع فأين لا يعمل إيه؟ لا يعمل الجزم لذلك يقول أينما تقفوا أقوموا وبالفعلين مرفوعين لأنهم لأن هنا ما فيس جازم يجزمهم مالك إيثمان أقول لك فقدت شرط الشرط إيه؟ إن لم يتحدوا في اللفظ وإن اتحدوا في المعنى يبقى شرط كيفما ان فعل الشرط وفعل جواب الشرط الاثنين يتحدوا في اللفظ والإيه؟ والمعنى لذلك هذا جعل النحوين يختلفوا هل كيفما تعمل الجزم أو لا تعمل فبعض النحوين قال لك لا تعمل مطلقا وبعضهم قال تعمل مطلقا سواء اتصلت بها الماء أو لا اللي الذي ذكرناه أنه إذا اتصلت بها ما عملت وإذا اتفق الفعل لفظا الفعلين فعل الشرط وجواب الشرط لفظا ومعنا عاملت يبقى كده خذنا المذهب الوسط في في كيفما بالنسبة لنا وماذا كده الشروط التي تعمل فيها الجزم الشرط الأول أن تتصل بها ما وشرط الثاني أن يتفق فعل الشرط وفعل جواب الشرط في اللفظ والإيه والمعنى وهذا إحنا ولا قلنا طيب جيد طيب. طبعاً دي, إيه دي أسماء الشرط الجازمة اللي هي الثمانية عشر اللي هو زكراها لكن الآن هي جوازم الثمانية عشر ما بقيش جيد الحاجة بس خاصة بالشار اللي هي إذا بس هنا قبل ما ننتقل إليها عايز أقول لكم حاجة إن هذه الجوازم يا مشايخ اللي مضت يعني هي على أقسام ثلاثة القسم الأول ما لا يعمل الجزم إلا مع ما يعني في قسم ما يجزمش الفئة المضارع إلا إذا دخلت عليه ما إيدة ودي طبعاً إحنا ذكرناها لكم اللي هو إذا وحيث والقسم الثاني لا تدخل عليه ما الزائده أبدا ما لا تدخل عليه أبدا يمتنع دخول ما عليه وديت من الشرطية وما ومهما وأنه يبقى عندك من وما ومهما وأنه هذه يمتنع أن تدخل عليها ما ما تجيش معها خالص وفي قسم ثالث يجوز في الأمرين يعني يجوز أن تأتي ما الزائدة ويجوز أنك تحذفها يعني يعمل الجزم سواء أتت معه ولم تأتي معه فيجوز معه الأمرين وأداء اللي هو أي ومتى وأين وأيام أي ومتى وأين وأيام على الصحيح لأن أيام فيها خلاف الصحيح أنه يوسف الأمر خلاص يا مشيخ يبدت من يبد أقسام أسماء الشرط من حيث جواز اقترانها بما وعدم جواز الاقتران قسم الأول ما لا يجز بس القسم الأول لا يجوز اقترانه بما اللي هو إذا وحيث وكيف القسم, القسم الأول يجب اقترانه بما يعني لا يجزب إلا معه لوعزة وحيس وكيف والقسم الثاني يمتنع اقترانه بما لا يجوز أن تقترن به وهو من وما ومهما وأن والقسم الثالث ما يجوز في الامرين يجوز أن تقترن به ويجوز أن تقترن وهو أي ومتى وأين وأيان الله سكيما شايف وأيان طيب يبقى معنا من الجوازم شيء آخر اللي هو ذكره قال وإذا في الشعر قصه قال يعني من الجوازم الفعل المضارع إذا في في في الشعر قص وطبعا إحنا مر بنا الآن إن إذا هذه لا تعمل الجزم إلا بشرط إياها ما شايف دخول ما عليه فابي أقول إذا الآن يعني إذا إذا إذا, إذا هذه لم تدخل عليها الماء يعني أقول لك متى يجوز عمل إذا من غير أن تدخل عليها ما يقول في حال واحد عملها يعني الجز يقول في حال واحدة بس في الشارع خاصا بب الضرورة وإلا فإن إذا أداة شرط غير جازمة يعني إذا بس من غير الماء أداة شرط غير جازمة مهما لا لعمل لها لكن إذا دخلت عليها ماء أفادت الجز سواء قلنا النiac على بعضات وفي دي الجزمة إذا ماء أو المال جازمة مش مش فاره بس مهما إذا دخلت عليها مات وفي دي طيب متى يجوز إن إذا بس من غير دخول الماء تعمل الجزء قال لك في الشعر خاصة وذلك من باب الإيام الشاهد من باب الضرورة لذلك هذا لا يقال في الكلام العادي وإنما يقال في الشعر وطبعا بيذكره لذلك شاهد اللي هو قول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصفك خصاصة فتحمل فهذا البيت من شواهد ابن هشام في مغن النبي يقول استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصفك خصاصة فتحمل استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصفك خصاصة فتحمل محل مشايخ في قول وإذا تصفك خصاصة فتحمل فتصفك فعل مضارع مجزوم بإذا رغم إن إذا هذه أدات شرط مهملة لا تعمل الجزم إلا إذا دخلت عليها ما لكنه جزم بها هنا في الشعر وتحملي فتحمل إذا أيضا جزمه طبعا الكسرة اللي تحملي في أخيرها أزم من باب الروي يعني الكسر فيقول أن هذه الكسرة ضرورة فيقول إن عمل إذا للجزم في الشعر أزم من باب الضرورة الشعرية يعني أزم من باب الضرورة الشعرية وأما في الكلام العادي فإذا أدات شرط غير جزمه يعني لا تجز الفعل بعدها يكون مرفوعا لا يجزم بها لانها غير جازمه خلاص كده مشايخ يبقى اذا لا تجزم الفعل المضارع الا في الفعل فقط إلا في الشعر فقط في الشعر خاص خلاص كده مشايخ ها واضحه ولا ايه لذلك انت لما تيجي تعرف تقول إذا تقول ايه اداه شرط أداة شرط مبنيه طبعا هي حرف إذا هنا حرف مبني لا محل له من الاعراب وتصيبك تقول تصف مضارع منصوب باذن للضرورة الشعرية وعلامة نصب ومجزوم بإذن للضرورة الشعرية وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير الفاعل ضمير مستتر لا مش هيبقى ضمير مستتر الكافة الضمير مبني في محل رفع فاعل في محل نصب مفعول به وخصاصة هي الفاعل خصاصة فاعل مؤخر خصاصة فاعل مرفوع بالضم فتحملي تحمل فعل مضارع مجزوم بإذا لن وقع جواب الشرط وعلامة جزمه السكون أي طبعا مجزوم بإذا للضرارة الشعرية على جزم السكون منع منها حركة اشتغال محل بحركة الروي اللي هي الكسر اللي في آخر الحركة اللي هي في آخر الحرف في البيت يعني. قال على حركة الروي خلاص يا ما والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت طيب. طيب يبقى إحنا انتهينا من ال من الجوازم الثمانية عشر وإذا اللي يخص الشرط طبعا إذا كما ذكرنا إن هي لا تعمل ال الجازم إلا في الشرط فقط أما إذا دخلت عليها ما وصلت إذا ما فهي جازمة كما ذكرنا طيب في ما بآخر تانية بمتعلقة بأسلوب الشرط نأخذها كذا سريعا يا مشايخ أول شيء طبعا إحنا إن, إحنا إيه؟ إن كل أدوات الشرط تجزم كان فعل يا مشايخ دا فعلين فعل الشرط وفعل جواب الايه الشرط خلاص كده طيب المبحث الثاني ان هذه الادوات الشرط كلها اسماء الا ان باتفاق واذا ما على الراجح خلاص كده مش شايف ادوات الشرط اللي مرت بنا دي كلها اسماء الا ايه الا ان باتفاق يعني ان الشرطية باتفاق النحويين حرف واذا ما بعضهم يقول اسم وبعضهم يقول حرف شير ابن وسامين يرى انها اسم لكن الراجل عندي وعليه الأكثر الاكثر انها حرف خلاص كده يا شيخ انتم معانا ولا مش معانا تمام طيب طبعا مر بنا ان ادوات الجزم اذا دخلت على الفعل المضارع جزمته لفظا وإذا دخلت على الفعل الماضي او الأمر جزمته يا مشايخ جزمته محلا لان الماضي والأمر على الراجح عندنا مبني الامر يعني على الراجح مبني اما الماضي فهو مبني قولا واحدا لذلك نقول انه مبني في محل, إيه؟ في محل جزم في محل جزم فلذلك هي تعمل الجزم في المضارع لفظا وفي الماضي والأمر تعمل فيها الجزم محلا لا لفظا خلاصك يا وطبعا احنا مر بنا فانت مثلا لو قلت ان اجتهد زيد نجح فتقول ان اداه شرط جازمه لا محل لها من الاعراب لانها حرف واجتهد فعل ماضي مبني على الفتح وفي محل جزم في محل جزم فعل الشرط ان خلاص كده مشايخ وزيد فاعل مرفوع بالضمه ونجح فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم بان الشرطية على انه فعل جواب شرط خلاص كده يا مشايخ يبقى احمل الفعل الماضي اشتاق ونجح قلنا أنه هو مبني على الفتح او بحسب ما يبنى عليه يعني وهو في محل جزم يبقى إذن هي عملت الجزم في محل لا في لفظه خلاص كده مشايخ طيب طيب من المباحث ايضا المتعلقه بهذا الشيء اللي هي إعراب الاسم نفسه اللي هو اسم الشرط طبعا احنا اتفقنا ان الحروف اللي هي إن وإذا لا محل لها من الاعراء صح؟ لان الحروف كلها لا محل لها من الاعراء طيب والظروف منصوبة دائما اما على الظرفية المكانية او الظرفية الزمنية يبقى عندك متى واينة وايان وحيثما فهذه كلها نقول ايه منصوبة على الظرفية اما الزمنية او المكانية هذا يعرف أموريح طيب والأسماء اللي هي غير الظروف وغير الحروف وغير البقية اللي هي غير أي برضه فنقول لا حالة الحاله الحالة الأولى أن يأتي فعل الشرط اللي هي الفعل الشرط اللي بعدها يأتي لازم يبقى في هذه الحالة هتعرب مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ والحالة التانية أن يكون الفعل الشرط متعدي ففي هذه الحاله تعرف ضمير مبني في محل في محل نصب مفعول به مقدم خلاص كام شايف وطبعا أي قلنا طبعا مر بنا أن أي لها ايه على حسب ما تضاف اليه قد لو اضيفت لفعل لازم يبقى تصير مبتدا ولو اضيفت لفعل متعدي تبقى في محل نصب مفعول به ولو اضيفت لمكان تبقى منصوب على الظرفيه المكانيه ولو اضيفت لزمان تبقى منصوب على الظرفيه الزمنيه وبقى انت كده عرفت اعراب الايه اعرابه وطبعا مرر بنا كلام ده كثير جدا في الامثلة اللي احنا عربناه في الدرس يعني معانا تمام فدي اتبسح نائم بنجمع لكم الفلاصة الان الموجودة يبقى برضو مسألة اخيرة في المسألة المتعلقة بالشرط متى تقترن الفاء بجملة جواب الشرط يا مشاهد يعني خد بالك انت تقول اه اه اه اه اه تقول مثلا اينما او اينما تكونوا يدرككم الموت أو بلاش تقول أينما تكونوا أينما يجلس عمرو يجلس زيد تمام يعني في المكان الذي يجلس عمرو يجلس زيد طبعا هنا مفيش فاء صح لو تلاحظوا مفيش فاء الشرطية ما دخلتش فاء وفي بعض الجمل تجد مثلا ايه الفاء الشرطية يعني مثلا ايه الله عز وجل يقول أينما وقل حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا صح كده مش شايف يقول حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فهنا جملة جواب الشرط اللي هي يولوا جاءت مقترنة بالفاء طيب امت تقترن جملة الشرط بالفاء يا ما شيخ لا تقترن بالفا تبعنا ولا مش معنا لا شرطي لا عاطفة ولا سببين خلاص يا ما طيب يعني امت تقترن هذه الجملة بالفاء وامت لا تقترن عندنا الآن يا مشايخ مبحث جديد من المباحث المتعلقة بأسلوب الشرط وهو أننا نقول أن أداة الشرط أداة جازمه لكن لها عمل مع الفعل المضارع ولها عمل مع الفعل الماضي أو الأمر فأداة الشرط إذا دخلت الجزمة إذا كان فعل الشرط وفعل جواب الشرط مضارع ففي هذه الحالة يكون الجزم في المضارع نفسه تقول أن المضارع مجزوم نفسه وأما إذا كان فعل الشرط أو فعل جواب الشرط ماضي أو أمر ففي هذه الحالة يكون الجزم على المحل وليس على الفعل نفسه فنقول فعل ماضي مبني في محل, في محل جزم نقول فعل ماضي مبني في محل جزم مثل مثلا ما تقول إن اجتهد الطلاب نجحوا إن اجتهد الطلاب نجحوا فتقول ان اداه شرط جازمه تجزم فعلين وهي حرف لا محل لها من الاعراب واجتهد فعل ماضي مبني على الفتح آه والطلاب آه فاعل مرفوع بالضمة ونجحوا فعل جواب الشرط وطبعا نقول اجتهد فعل ماضي مبنى على الفتح في محل جزم في محل جزم فعل الشرط ولا نقول انه مجزوم بان نقول في محل جزم يبا الذي تسلط عليه الجزم المحل وليس الفعل نفسه لان الفعل الماضي مبني دائما ونقول نجحوا فتقول نجح فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بالواو وقال جماعه والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل والفعل الماضي مبني في محل جزم اللي هو نجح مبني في محل جزم فعل جواب الشرط مبني في محل جزم فعل جواب الشرط وبهنا برضو الجزم تسلط على المحل ولم يتسلط على الفعل تمام فانتبه البرضو للمعنى ده يا ومثل مثلا ما تقول أينما تكون واقول حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام حيثما كنتم طبعا حيثما اداه شرط جازمه ففي هذه الحاله نقول هي اسم مبني هي اسم مبني اسم ظرف مبني في محل نصب على الظرفية وكنتم نقول كان فعل ماضي مبني على مبني على الضم مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهي في محل جزم فعل الشرط وهي في محل جزم فعل الشرط وضمير مبني في محل رفع فاعل ودي كانت تامه يعني ما اسمه اسم وخبر هذه تامه تمام وتقول فولو ولوا ده فعل امر فتقول تقول ولوا تقول فعل فعل امر مبني على حذف النون لأن مضارعهم الأمثلة الخمسة وتقول هو في محل جزم فعل جواب الشرط في فيما مبني على حزف النون في محل جزم فعل الشرط هذه الحالة الاداه الآن لما مع, مع الماضي ومع الأمر دخلت على المحل لكن مع المضارع في هذه الحالة يعني يجزم الفعل المضارع نفسه فتقول مثلا إن يجتهد زيد ينجح فيجتهد فعل مضارع مجزوم بين الشرطيه وعلامه جزمه السكون وزيد الفاعل مرفوع بالضمه وينجح فعل مضارع مجزوم بين الشرطيه كفعل جواب شرط وعلامه جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يبقى إذن أداة الشرط إذا دخلت على المضارع جزمته لفظا وإذا دخلت على الماضي أو الأمر جزمته يا مشايخ جزمته محلا. بس انتبهوا يا مشايخ هل في كل الأحوال الفعل المضارع يجزم مع أداة الشرط نقول لا له صور انتبهوا كده ما شايف للصور اللي, اللي هنذكرها الآن عندك أربع صور لجمل الشرط أول صورة أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط مضارعي، مثل المثال الذي ذكرناه الآن. إن يجتهد زيد ينجح، إن يجتهد زيد ينجح. ففي هذه الحالة جزم الفعلين واجب، ليس لك يوم إلا وجه واحد. يبقى فعل الشرط يجب جزمه وفعل جواب الشرط يجب إيه؟ يجب جازمه في هذه الحالة. خلاص كم شايف؟ يبديك الصورة الأولى إن فعل الشرط وفعل جواب الشرط كلاهما ماله، ها أجيبونا كلاهما ماله. كلاهما كلا مضرعين دي لك فيها كم صورة لك فيها كم وجه اعرابي وجه واحد بس ايه الوجه ذا أنه يجب جزمهما فيجب جزم كلا الفعلين يجب جزم كلا الفعلين في هذه الحالة وجوبا طيب الصورة الثانية ما أن يكون فعل الشرط وجواب الشرط ماضيين فيبنيان في محل جزم في هذه الحالة، مثل ما تقول إن اجتهد ذا زيد نجح، فاجتهد فعل ماضي ونجح فعل ماضي. إذا فعل الشرط وفعل الجواب الشرط ماضي، في هذه الحالة نقول إنهما يا مشيخ، نقول إن كليهما مبني في محل جنس. وإذا عملت في هذه الصورة فيه في المحل وليس وليس في مشيخ وليس في اللبز. وده برضه يعني حالة واحدة من الأعرام. ما لكش فاقد هذه الحالة وجود إن كليهما مبني في محله في محل جنس. طيب الصوره الثالثه ان يكون فعل الشرط ماضي وفعل الجواب مضارع أن يكون فعل الشرط ماضي وان يكون فعل جواب الشرط يا مشايخ مضارع مثل ما تقول مثلا ان اجتهد زيد ينجح اجتهد فعل ماضي وينجح فعل مضارع اجتهد فعل الشرط وينجح فعل جواب الشرط في هذه الحاله يكون لك في فعل يكون لك في فعل الشرط وجه واحد اللي هو اجتهد هتقول مبني في محل ايه في محل جزم لكن فعل جواب الشرط لك في وجهين اللي هو المضارع يعني الوجه الاول انك تجزمه والوجه الثاني انك ترفعه فيجوز ان تقول ان اجتهد زيد ينجح وينجح فعل مضارع مجزوم على انه فعل جواب شرط ويجوز لك أن تقول ان اجتهد زيد ينجح وتقول ينجح فعل مضارع مرفوع بالضمه لأنه لم يسبق بنصب ولا جسد إذا سبق إذا كان فعل الشرط مضارع آآ آآ ماضي وفعل جواب الشرط مضارع لك في المضارع كم وجهة ما لكنك إيه تجزمه ولك إيه ولكنك ترفع في هذه الحالة ترفع على ترفع لأن لم يسبق بنصب ولا أي ولا جزء. فلسمع مشاعر؟ نعم. في هالشرط إب مبني في محل جزم لأن فعل الشرط اللي هو اجتهد أصدق فعل جواب الشرط اللي هو اجتهد. صح كده؟ أتقول فعل مضارع مرفوع؟ لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم وتعتبر الكلام في هذه الحلقة يعني مستأنف وتقول إن الجملة في هذه الصورة في محل جازم جملة ينجح وفي محل جازم جواب شرط طيب وطبعا في وجهه بس الوجه في حقيقة من الوجود ضعيفة جدا إن أنت بتنصب الفعل في هذه الحالة بأن مضمرة. تقول إن اجتهد زيد ينجح، وتقدر الكلام وإيه؟ وتقول أن ينجح هو. ينجح تقول من فعل مضارع منصوب بأن مضمرة. بس الواجد في الحقيقة ضعيف يعني. يعني كأن كأنك خد بالك. إذا صوبق الفعل المضارع في شروط الشرط بفعل ماضي هيبلك في ثلاث أوجه إعراب. الوجه الأول الجزم وهذا الأصل الوجه الثاني الرفع وهذا وجه قوي الوجه الثالث اللي هو النصب ويبقى أن مضمرة وده ضعيف في الحقيقة بس يعني أنا ذكرت لكم من باب العلم بالشيء يعني خلاص يا شيء طيب الصورة الرابعة عندك أن يكون الفعل الأول مضارع والفعل الثاني ماضي مثل ما تقول إن يجتهد زيد نجح إن يجتهد زيد نجح فاجتهد اللي هو فعل الشرط مضارع ونجح اللي هو فعل جوار الشرط ماضي ففي هذه الحالة الفعل المضارع يعني لك في وجه واحد أنك تقول أنه مبني أنه مجزوم بين الشرطية وأما الفعل الماضي فأيضا لك في وجه واحد أنه تقول مبني في محل جسم يبقى إذا أريد أن أقول لك إن الصور الأربعة ديت كلها في وجه واحد مع هذا صورة واحدة بس اللي هي الصورة اللي هي إذا سبق المضارع بفعل ماضي فدي اللي يصد لك في وجهين أو ثلاثة على ما قصلنا في الكلام ها واضح المسألة دي ولا ما شايف طيب اذا متى يجوز لك الجزم او الرفع في فعل الشرط في فعل جواب الشرط ازاي اقول يا مشاير متى يجوز لك أن تجزم فعل جواب الشرط أو ترفعه يجوز لك فيه الجزم والرفع متى تقول إذا كان فعل الشرط قبله ماضي بس هذا تقول إذا كان فعل الشرط ماضي فلك في هذه الحالة الوجهين لذلك ابن مالك يقول إيه وبعد ماض رفعك الجزاء حسن يعني بعد الفعل الماضي أنك ترفع فعل الجزاء أو جواب الشرط حسن هذا الوجه حسن في اللغة العربية طيب جاءت وما عدا ذلك من الأوجه فهي على الأعراب اللي التي تعرفها طيب يا ننتقل لمبحث رابع أو خامس من تلك المباحث اللي هي معنى في الاسلوب الشرط اللي نقول متى يقترن اسلوب الشرط بالجملة متى يقترن جواب الشرط بالفاء خد بالكوا متى يقترن جواب الشرط بالفاء طبعا انت لو تلاحظ الامثله اللي مرت بينا كلها جواب الشرط لم يقترن بالفاء الا في مثال واحد تقريبا تقول ايه إن ينجح زيد ان يجتهد زيد ينجح فهنا جواب الشرط اللي هو ينجح لم يقترن بالفاء المثال واحد تقريبا اللي هو اقترا معنا بالفاء وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام آلا ومثال اخر وينما تكونوا لا حتى اذا لم يقترين بالفاء وينما تكونوا يأتي فيكم الله جميعا لم يقترين بالفاء حيثما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام ذا المثال الوحيد اللي اقترا بالفاء عايزين نعرف القاعدة متى يقترين فعل الشرط بالفاء خلاص جاء بشيء متى يقترن فعل ايه جواب الشرط لو فعل الجزاء يعني فعل الشرط لا يقترن بالفاء اطلاقا لكن نتكلم على فعل جواب الشرط او فعل الجزاء وهذه الفاء الشرطيه طيب يقترن يا مشايخ فعل جواب الشرط بالفاء في سبعه حالات يقترن في كم حاله يا مشايخ في سبعه حالات هذه الحالات السبع مجموعة في بيت يقول ايه البيت يا مشايخ اكتبوا يقول اسميه طلبية بجامد وبجامد اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. أعد تاني أقول اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. أكرر ثالثا اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفس ها كتبتها مشاكل البيت طيب جاي تعالوا بقى نشوف الايه نشوف اولا نشوف هذه الاحوال السبعه عشان نعرف اول شيء يقول ايه اول شيء عندك في الجمله يقول ايه اسميه يعني إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، فيجب في هذه الحالة اقترانه بالفاء. بالنسبة للحالة الأولى، التي يجب اقتران جواب الشرط فيها بالفاء، إذا كانت جملة الجواب جملة يا مشاريف، جملة اسمية. لذلك وقل لك اسمية يعني يعني جملة اسمية، لأن الجمل عندنا قسمان فعلية وهي الجملة التي تبدأ بفعل واسمية، وهي الجملة التي تبدأ باسم طبعاً حقيقه أو تقديراً يعني يعني لما بتدخل إن لما بتدخل إن وأخواته أو كان وأخواته أو كذا وأخوات على الجملة الاسميه فهذه تسمى جملة اسميه وكانت مبدوها بحرف أو فعل إلا أنها اسمية تقديرية خلاص يا مشيخ انتبه طيب. طيب لو قلنا مثلا ان يجتهد زيد فهو ناجح ها قدرت الجمله ما بشمهندس إن يجتهد زيد فهو ناجح طبعا تقول ان اداه شرط جازمه تجزم فعلين وحرف لا محل من الاعراب وتجتهد فعل مضارع واقع مجزوم بإن الشرطية وعلامة جزم السكون لأنه وقع فعل, فعل الشرط وزايد فاعل مرفوع بالضمه تقول فهو ناجح تقول هو مبتدأ مرفوع بالإيه ضمير مبني في محل رفع مبتدأ وناجح خبر مرفوع بالضمه وجملة هو ناجح اللي هي المبتدا والخبر دي جملة اسمية نقول في محل جزم في محل جزم يا مشايخ في محل جزم جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط هذه الحاله يجب أن تقترن بالفاء يعني ما ينفعش تقول ان يا زيد هو ناجح ما ينفعش لازم تقترن بالفاء تقول فهو ناجح خلاص كده يا مشايخ تم يبقى إذن جمله الشرط وقعت يا مشايخ جمله جواب الشرط فعليه وفعلا مضارع وجمله جواب الشرط جمله اسميه هي هو ناجح فنقول جملة ونجح كلها في محل جزم في محل جزم جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط وفي هذه الحالة يجب أن تقترين بالفاء ويبديل حالة الأولى. يبقى إذا كانت جملة جواب الشرط اسمية وجب اقتران الجواب أو الجزاء بالفاء في هذه الحالة. يبقى ديت الحالة الأولى. لذلك قال اسمية. وطبعاً أنت عرفت المثال إن يشاهد زيد فهو ناجح. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلاص يا مشيت. إيه الشيء الثاني عندك ايه يقول اسميه طلبي اسميه طلبيه وطبعا مر بنا اسلوب الطلب عارفينه طبعا ها ما هو اسلوب الطلب ها احسنتم اللي هو يساوي الانشاء اللي هو يساوي عندك في البيت ايه مر وادعو وانهى وسل واعرض لحضيمه تمنى وارجو هذه فقط لكن النفي ليس من اسلوب الطلب طبعا تمن وارجو نقول كذاك الطلب قد كمل تمن وارجو كذاك الطلب قد, قد كمل وبحنا كده اكملنا البيت تقول تمنى وارجو كذاك الطلب قد كمله فهذه فهذه الأشياء الثمانية هي أسلوب الطلب فلو بدأت جملة جملة جواب الشرط بأي شيء من هذه الثمانية يجب اخترانها بالفاء فلو بدأت مثلا بأمر بفعل أمر أو بدعاء او بنه او بسؤال استفهام يعني او باسلوب حض او باسلوب عرض او برجاء او بتمني لو بدات الجمله الشرط جمله جواب الشرط باي شيء من هذه الثمانيه يجب اقتران الجمله بماشيخ يجب اقترانها بالفاء يجب اقترانها بالايه بالف في هذه الحاله وطبعا هذه في أسلوب الشرط فاء الايه فاء فاء الا فاء الشرطيه مش فاء السببيه هذه فاء الشرطيه خلاص كده يا مشايخ طيب انتاب يوم تقول مثلا ان جاءك زيد فاكرمه تمام او تقول ان جاءك زيد فهي مشايخ فاكرمه ها. تعال نشوف الجملة تقول ان أداة شرط الجزمة وجاء فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به وزيد فاعل مؤخر مرفوع بالضمة طيب جملة ذا أكرمه أكرم ده فعل يا مشايخ فعل أمر جيد اكرم هذا فعل أمر فعل أمر مبني على ماذا مبني على السكون صح كده مش مبني على السكون طيب والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والفعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت جيد وطبعا اكرم فعل امر مبني مبني على السكون في محل جزم جواب الشرط طيب طالما الجمله جواب الشرط جت بالامر يبقى حكم اقترانها بالفاء ايه جائز ولا واجب واجب في هذه الحالة يجب اقترانها بالفاء لأن نازي, إيه؟ لأن نازي صارت من أسلوب الطلب يجب اقترانها بالفاء طيب يا مشاهد قول الله عز وجل حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام إيه حكم اقتران ولوا بالفاء لماذا لانه فعل أمر أحسنت إباز أسلوب الطلب فلذلك أي شيء من أسلوب الطلب إيه إيه إيه إيه إيه إيه إذا كانت الجملة جملة جواب الشرط مبدوءة بأي شيء من أسلوب الطلب يعني كانت جملة طلبية يجب اقترانها بالفاء إذا كانت جملة جواب الشرط جملة طلبية يجب اقترانها بالليه شيء يجب اقترانها بالفاء في هذه الحالة طيب لو قلت لك مثلا إن رأيت أو تف ماشي نقول إن رأيت زيدا فلا تك فلا تكلمه إن رأيت زيدا فلا تكلمه طبعا إن أداة شرط جزمة ورأى فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بضمير رفع متحرك والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل وزيدا مفعول به منصوب بالفتحة فلا تكلمه تكل لا هذه إن هي لا من الإعراب وتكلم فعل مضارع مجزوم بلا هي وعلامة جزمه السكون وعلامة جزم السكون وتكلم قلنا هي فلا تكلمه والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وجمله فلا تكلمه في محل جزم جواب شرط حكم اقتران هذه الجملة بالفاء يا مشايخ واجبة لماذا؟ لانها جمله طلبيه واسلوب الطلب فيها ايه؟ أنه احسنتم يبدأ بالجملة بقى يبقى انت تقدر تقيس كده اساليب الطلب يعني مثل مثلا ما تقول مثلا إن كلمك زيد هل تصدقه؟ تقول إن جاء ان كلمك زيد فهل تصدقه تقول ان اداه شرط جازمه وكلم فعل ماض مبني على الفتح في محل في محل جزم فعل شرط والكاف ضمير مبني في محل نصب فاعل في محل نصب مفعول به وزيد فاعل مرفوع بالضمه وزيد فاعل مرفوع بالضمه نقول فلا ايه فهل تصدقه فطبعا هل اداه استفهام لا محل لها من الاعراب لأنها حرف لا محل لها من الاعراب وتصدقه تصدق فعل فعل, فعل مضارع مرفوع بالضمه لانه لم يسبق بناصب ولا جازم والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وجملة هل تصدقه او فهل تصدقه في محل جزم جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط طيب يا باشا الفاء في هذه الحاله او اقتران هذه الجمله بالفاء حكمه واجب لماذا لان جملة جمله طلبيه واداه الطلب فيها ايه الاستفاده جاي يبقى أسلوب الطلب فيها الاستفهام. مو يبقى كذا بالجملة تقدر أنت بقى تقيس بقى أساليب الطلب معك التمانية اللي نا مرت بنا شرحنا قبل ذلك بالتفصيل. يبقى إذا الحالة الأولى التي يجب اقتران الجملة فيها بالفاء إذا كانت الجملة إيه؟ جملة اسمية والحالة الثانية إذا كانت الجملة إيه؟ جملة طلبي يعني مبدوع بشيء من أدوات الطلب التمانية التي مرت بنا قبل. طيب الشيء الثالث الذي يجب اقتران الفاء معه اللي هو إيه؟ وجامد قال وبجامدني يعني إذا كان فعل جواب الشرط فعلا جامدا فعل من الافعال الجامده لان احنا عندنا الافعال في اللغه العربيه قسمان افعال متصرفه يعني ياتي منها الماضي والمضارع والأمر والمصدر نحو ذلك وافعال جامده يعني لا ت... يعني لا ياتي منها اي تصريف من تصريفاتها او ياتي بعض تصريفها فقط دون جامحها يعني تمام زي مثلا ما تقول عسى فعسى هذا يعني ده فعل ماضي لكن لا يأتي منه لا مضارع ولا أمر فده فعله فعل جامد زي ما تقول نعمة وبئس ونحو ذلك هذه أفعال إيه اسمها أفعال جامدة فلو كان فعل الشرط فعل جواب الشرط فعلا جامدا فيجب في هذه الحالة اقتران جملة الشرط بالإيه مشايق بالفا فيجب اقتران جملة الشرط بالإيه بالفا واضح الله مشوالها مشايق يا مشايق طيب مثل مثلا ما تقول مثلا في قول عز وجل آه لا آه مثل مثلا ما تقول ايه انتظر تقول مثلا ان صادقت زيدا فنعم الصديق ان صادقت زيدا فنعم الايه فنعم الصديق تقول طيب ان اداه شرط جازمه وصادق فعل ماض مبني على السكون صلب ضمير رفع متحرك والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل وزيدا مفعول به منصوب بالفتحه وطبعا صادقة فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط فنعم الصديق تقول تقول فنعم الصديق يبقى انت عندك جمله نعم الصديق يجب اخترارها بالفا وطبعاً نعمة هذا فعل, فعل ماضي جامد يعني مبني لا محل له من الإعراب والصديق هو فاعل تقول مرفوع بالضمة وطبعا النفروض يأتي المخصص بتاع النعمة فتقول نعم الصديق هو عشان يبقى الأسلوب صحيح يعني فتقول فنعم الصديق هو وإذا في هذه الحالة نقول ان جملة نعم الصديق هو في محل جزم يا مشايخ في محل جزم جواب شر اي أحسن ومنه مثلا قول الله عز وجل فمن شرب منه فليس مني فبعض جملة ليس مني هذه أداة ليس دفع دفعل جامد فهذه الجملة في هذه الحالة نقول إن هي يجب اقتران الفاء معها لأن فعل فعل جواب الشرط جاء مشايخ جاء جامد وتكون الجملة جمحة في محل جازم في هذه الحالة طيب إذا إذن الحالة الأولى إذا كانت جملة اسمية الثانية إذا كانت جملة طلبيّة الثالثة إذا كانت جملة ما إذا كان فعل الشرط فعل من أفعال الجامد الرابع بقى عندك إيه اسمية طلبية إيه وبجامد وإيه وبما طيب جيد تقول وبما يعني إذا كان جواب الشرط مقرونا بما فيجب اقترانه بالفاء في هذه الحالة طيب أنا مثلا طبعا ما هنا ايه اتباء اي يعني ما هنا النافية لان الادوات اللي بعدها كلها تيجي في الغالب كلها ادوات نافية يعني طيب ما الان عندك نافية تقول مثلا في قول الله عز وجل اي يكفر هؤلاء لا مش الآية طيب ماشي قل اي يكفر هؤلاء فما هم بمعجزين هي الآية ايه فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً آخرين لا مش مش هي الآية طيب جيد مش مشكلة خلينا في هذه الجملة وخلص طيب تقول إيه يكفر هؤلاء فما هم بمعجزين هي فيها آية فيها فما هم بمعجزين بس مش حضرة معايا يعني تعيز أجيبها لكم بس مش حضرة معايا يلا مش مشكلة خير طيب تقول إيه يكفر إن أداة شرط جازمة ويكفر فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية على مجزمه السكون تمام وهؤلاء اسم شار مبني في محل رفع في محل رفع آآ فاعل آآ تقول فما هم بمعجزين ما نافية لا محل لا بالعراق آآ وهم آآ مبتدا اسم ضمير مبني نعم ضمير مبني في محل رفع مبتدا ومعجزين طبعا بمعجزين الباء حرف جر ومعجزين اسم مجرور بالباء وعلام جره هي ما شايف ها وليه؟ لأنه جمع إيه؟ لأنه جمع مذكر سالم وشوف الجملة لو الجر والمجرور في محل رفع خبر المفتدة تمام؟ ويبقى عندك جملة جواب الشرط بودية فيها ما شايف مش جملة اسمين أنت ما بدوها بحرف نفي اللي هي ما النافية تمام يبقى إذن نقول نقول في هذه الحالة إن جملة فما هم بمعجزين كلها على بعضها في محل جزم جواب الشرط في محل جزم جواب إن الشرطية واقتران الفا في هذه الحالة بجملة جواب الشرط ماله مشايخ واجب ولا جائز واجب لماذا لأن الجملة بدأت بما النافيه ويبقى عندك من القواعد أن جملة الشرط جواب الشرط إذا بدات بما أن فيها وجب اقترانها بالإيه بالفاء وجب اقترانها بالإيه بالفاء خلاص كده ما شاهد إبادية الحالة رقم كام عندك الحالة الرابعة طيب لذلك يقول إيه إسمية،, إسمية طلبية وبجامد وبما ها وبعدها ايه وقد وبما وإيه وقد يعني إذا كانت جملة الشرط مبدوئة بقد فيجب فيجب يا مشايخ اقترانها بالايه بالفاء يجب اقترانا بالفاء وطبعا احنا مر بنا النقاط هذا حرف ايه حرف تحقيق انه يدخل على الفعل الماضي ويدخل على الفعل المضارع وده طبعا كله مر بنا بفضل الله <تصفيق> <تصفيق> يا مشايق معانا لسه ولا ايه ولا ذهبتم طيب جاي طيب تقول مثلا جاء مثلا شخص يعني يسألك عن شخص معين فتقول له ايه ان اسرعت فقد تدركه ان اسرعت فقد ايه فقد تدركه خلاص كيفما شيء تقول مثلا ان اسرعت فقد تدركه تعال نشوف بال المثال معانا تقول ان اداه شرط جازمه لا محل من الاعراب اسرع فعل ماضي مبني على السكون صليب ضمير رفع متحرك والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل فقد تدركه طبعا قد حرف لا محل له من الاعراب وتدرك ها تدرك فعل مضارع مرفوع بالضمة لأن لم يسبق بناصب ولا جازم والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت وجملة فقد تدركه كلها في محل جزم جواب إن الشرطية في محل جزم جواب الشرط هنا في محل جزم جواب الشرط طبعا أريد لكم الأمثلة كلها مع إن الشرطية يعني من باب التسهيل يعني وإلا فإن أي اداه شرط أخرى يا صح انك تمثل بها خلاص يا مشايخ لا حصل تفتكروا يعني ان ان الاحكام دي اللي إن الشرطية بس هذه الأحكام لكل ادوات الشرط خلاص يا مشايخ طيب متابع طيب يبقى اذا جمله قد تدركه نقول جمله جواب الشرط هذه حكم اتصال الفاء بها إيه؟ جائز ولا واجب واجب لماذا لم به بايه لنابدت بقد واحنا اخذنا من القاعده ان قد اذا دخلت على جملة جواب الشرط يجب اقترانها بالفاء فما ينفعش تقول إن, ان اسرعت قد تدركه هذا خط من حيث اللغه لكن النطق اللغوي صحيح تقول في ان اسرعت فقد تدركه لان دخول الفاء في هذه الحاله واجب ويبقى الجملة في محل إيه؟ في محل جزم جواب شرط ها تقول حاجه طاقه انا مش نعم آه تدرك بس أي نعم تدخل على السين أو سوف ستدرك أو سوف تدرك لكن الماضي بتاعها ايه أدركها صح ها خلاص ولا ايه طيب ماشي يبقى إذا احنا كده خدنا كم حالة عندك لغايه الان خمسة صح والله اكتر احنا مش مكونينكم في العدل كام يا مشاييخ طيب خمسه جاي تقول اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد بعدها ايه وبلن وبما وقد وبلن طيب يعني اذا بدات جمله الشرط بلن الايه النفي وطبعا لن هذه اداه من اداه النفي طبعا مر بين انها حرف ايه نفي ونصب وايه واستقبال صحيح كده مشايخ فاكرين في نواصب الفعل المضارع قلنا ان لن حرف نفي ونصب وايه واستقبال وطبعا تكلمنا على احكامه طيب جاي مثلا في قول الله عز وجل وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم شيئا طيب تعال نشوف الجمله ان اداه شرط جازمه لا محل الاعراب تعرض فعل شرط فعل مضارع مجزوم بئن الشرطيه وعلامة الجزم السكون لان وقع جواب شرط والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وعنهم جار ومجرور عن حرف جر ولهذا ضمير مبني في محل جر بعن والجار والمجرور متعلق بتعرض فلن يضروك لن حرف نفي ونصب واستقبال لا محل له من الإعراب ويضر ويضر فعل مضارع مجزوم فعل مضارع منصوب منصوب بلن وعلامة نصبي ماذا مشايخنا من يعني وعلامة لا احسنت حذف النون لأن الصلاة يضرونك وعلامة نصبي حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسه احسنت اشكر وعلامة نصبي حذف النون جاي لإنه أصليا يضرونك أتاجت في بعض الآيات الأخرى مش حضراني بارتجي يضرونك النون ظاهرة الفرق إيه إن ثلاثة تانية مرفوعة لكن هنا جات جات منصوبة تمام فهنا فعل من الأمثال الخمسة منصوب بحذف النون والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به وشيئا اسم منصوب على الظرفية تمام إبى وجملة لي يضروك شيء جملة لا يضروك شيئة في محل جزم جواب إن الشرطي في محل جزم جواب إن الشرطية طيب وحكم اتصال الجوابنا في هذه الحالة بالفاء حكم اتصاله إيه؟ واجب لماذا لأنه بدأ بإيه بلن لأنه بدأ بإيه لأنه بدي بلن طيب جيد وإبقى انت كده عرفت الآن معاك إن من القواعد اللغة العربية أن جواب الشرطي إذا بدأ بلن يجب اقترانه بالفا منفعش تأحزف الفاء طيب جيد يبقى كده احنا عندك ايه اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلم ها وبالتنفيسي وايه وبالتنفيسي اللي هو اللي حروف التنفس والتنفس له حرفان السين وسوف يبقى التنفيس له كم حرف يا مشايخ السين وايه وسوف فالسين وسوف اذا دخلت على جواب الشرط وطبعاً إذا ما شكر غير على الفعل المضارع فمعنى كده ان لازم يبقى فعل جواب الشرط فعل مضارع تدخل عليه السين وسوف ففي هذه الحالة يجب اقترانه بالفعل في هذه الحالة يجب اقترانه بالفعل مثل قول الله عز وجل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقول يحبهم ويحبونه الآية طبعا من اداه شرطه جازمة اسم مبني في محل في محل نصب مفعول به ويرتد طيب طيب معلش يا مشايخ يرتد فعل, آآ فعل آآ لازم مش فعل متعدد في هذه الحالة من هتبقى مبتدا لأننا اتفقنا اذا كان الفعل متعدي تبقى مفعول به في محل نصب مفعول به ولو الفعل آآ آآ لازم يبقى في محل رفع فاعل في محل رفع مبتدا لذلك نقول من اسم مبني في محل رفع مبتدا ويرتد فعل مضارع في مفعل مضارع مجزوم بمن الشرطية وعلام الجزم طيب هي علام الجزم السكون تمام هي علام الجزم السكون لأنه صاير آف لكن منع من ظرة حركة الإيش اشتغل محل بحركة يعني الإضخم ليه الدلة ذي في الدلة الأخرى يعني الناس يرتاد يعني أصل يرتد هي مش عارف يرتدد صح فهو أضغمة الدالين في بعض فصارت دال واحدة ملا مش أددت. فهو هنا المحل يعني مشغول بالحركة فلذلك منع من يعني منع من زور الحركة لكنه لكنه مجزوم, مجزوم يعني مجزوم بالسكوت طيب هو الفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ومنكم جار ومجرور متعلق بيرتد وعن ديني أيضا جار ومجرور متعلق بيرتد آه وطبعا آه تقول فسوف يأتي آه تقول آه سوف طبعا لا محل لها من الاعراب وياتي فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبق بناصب ولا ايه ولا آه جازم آه وعلامه رفع الضم المقدره منع من ذريعة تعذر لأن آخره ألف مقصورة يعني تمام فسوف يأتي الله لفظ الجلالة فاعل اسم مرفوع فاعل مرفوع بالضمة وبقوم جر مجرور متعلق أي يأتي لآخر الجملة وجملة فسوف يأتي في محل جزم جواب من الشرطية وفي هذه الحالة يحق اقترانه بالفاء مشايخ ها يجب يجب اقترانه في هذه الحالة بالإيه بالفعل طيب ومثلا لو قلت ان اجتهد زيد فسينجح تقول فسينجح تقول ان أداة شرط جازمه لا محل من الاعراب واجتهد فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم في بين الشرطية في محل جزم فعل الشرط وزيد الفاعل مرفوع بالضمه و فسينجح تقول طبعا الفاء والسين محلها من الأраб وينجح فعل مضارع مرفوع بالضم لأن لم يسبق بناصب ولا جازم والفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو وجملة فسينجح فسينجحو نقول في محل جزم جواب إن الشرطية وفي هذه الحالة حكم اقتربنا بالفائية مشايخ واجب الحكم اقترنا بالفاء واجب يبقى انا عايز ادي لك برضو هنا فائدتين يا مشايخ الفائده الاولى ان الفعل المضارع في جواب الشرط الفعل المضارع في جواب الشرط اذا اقترن بالسين وسوف الفعل المضارع في جواب الشرط إذا اقترن بالسين وسوف لا يجزم وانما يصير مرفوع في هذه الحاله خلاص كده شايف انت معانا ولا مش معانا الفعل المضارع في جواب الشرط اذا اقترنت به السين او سوف يجب رفعه الا لو سبق بناصب يعني يعني كان أسلوب الشرط يعني كأن عندك اسلوب الشرط كان عندك أسلوب الشرط لن يعمل فيه الجزم خلاص كده مشيت يبقى الفعل المضارع في جواب الشرط اذا اقترنت به السين وسوف يجب رفعه ويبقى الجزم على المحل وليس على اللبس ان الجملة كلها في محل جزم كما ذكرت والفائده الثانيه ان السين وسوف الفعل المضارع اقترنت السين وسوف وجاء في جواب الشرط يعني يجب اقتران الفاء يجب دخول الفاء عليه في هذه الحاله فما ما لا يصح ان ياتي جواب الشرط بغير اقترانه بالفاء خلاص يا مشايخ يبقى اذا الفاء تقترن بجواب الشرط الشرط في كم موضع وجوبا في سبع مواضع الموضع الاول اذا كانت جمله الشرط اسميه الثاني طلبية السالس إذا كان فعل الشرط جامدا الرابع إذا كان فعل الشرط منفيا بلم بما فعل الشرط منفيا بما الخامس إذا كان فعل الشرط مسبوقا بقد السادس إذا كان فعل الشرط منفيا بلن، السابع إذا كان فعل الشرط مسبوقا بالسين او سوف ففي هذه الاحوال السبعه يجب اقتران اقتران فعل اقتران جمله الشرط بالفعل وهنا أيضا فإذا مشايخ أن كل ما اقترنت به الفاء وجوبا فالجملة كلها تكون في محل جزم يعني في الأحوال السابعة اللي ذكرناها كلها الجمل تكون في محل يا مشايخ في محل جزم ولا يتصلت الجزم على اللفظ نفسه يبقى كل ما اقترنت به الفاء وجوبا فهو في محل جزم ويبقى القاعدة العامة عشتبونتوا عارفين القاعدة ان احنا بنقول ان فعل الشرط اذا فقد شرطا من شروطه فعل جواب الشرط اذا فقد شرطا من شروطه يجب اقترانه بالفعل انما الاحوال السبع اللي انا ذكرناها من باب التسهيل يعني شا تبقى انت عارفة ايه نصا وتسهيلا خلاص جاء ما شايف يعني ارجو ان الكلام كده يكون, إيه؟ يكون يعني واضح معكم طيب باقي مبحث اخير بس يعني ما شايف كده علشان برضو بحنا إيه ألمينا بكل اللي يتعلق باساليب الشرط طبعا انا جبت اغلبها يعني لأن ما قدتش لكم مباحث كاملة حتى يعني لا إيه لا تتشتت اذهانكم في هذه المرحلة يعني لكن جبنا ما نحتاج إليه لأهميتي وما يناسب يعني طيب, طيب. المبحث ده نقول إذا عطف على ما جزم محلا فعل فكيف يعرب؟ يعني لو عطفنا على ما يجزم محلا فعل فكيف نعربه في هذه الحاله <تصفيق> طيب. طيب تقول مثلا إن ذاكر زيد فسينجح ويدخل الجامعة مس خلاص يعمل شيء كلمة ويدخل الجامعة ده معطوف صح تعال نشوف بس الاعراب الأول تقول إيه إن ذاكر تقول إن أداة شرط جازمة لا من الاعراب ذاكرة فعل آآ آآ فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط في محل جزم بين الشرطية زيد فاعل مرفوع بالضمة تقول فسينجح السين حرف تنفيس لا محل لهم وينجح آآ آآ بالمناسبة ايه معنى كلمة حرف تنفيس يا مشايخنا ستأولا لكم يعني ايه حرف تنفيس يعني يعني أنه يكسب المضارع معنى, الايه؟ معنى الاستقبال فكأن بدل المضارع, لأن المضارع يشمل الزمان الحاضر والمستقبل فإذا دخلت عليه السين وسوف أكسبته معنى الاستقبال فمن هنا سموه حلف تنفيس طيب فسينجح تقول ينجح فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمي المستدر جوازن تقديره هو وجمله فسينجح في محل جزمه في محل جزمه ما شايف جواب ان الشرطي؟ طيب ويدخل الجامعة طيب يدخل هنا اعربها ايه معانا عايزين نعرف. لك فيها وجه انك تجعل يدخل انك ترفع يدخل تقول ويدخل الجامعة ويبقى انت عضفتها على ايه على ينجحوا يبقى ينجحوا ويدخلوا يبقى عضفتها على ايه على اللفظ صح كده لان عندك ينجح لفظه مرفوع ومحله ايه مجزوء صح كده مشايخ؟ شايف انا انتوا الكلام اللي انا بقوله؟ له الكلام ده طلاسم فهمين لان احنا بنقول ينجح فعل مضارع مرفوع بالضمه في محل جذب يبقى كان ينجح تعلق به امرين تعلق الرفع بلفظه والجذب بمحله صح كده صح ولا غلط فهمين ولا ايه مشاكل شيخ محمد خالد شيخ حماده طب لما تشفاني ما تتكلمش ليه شيخ حماده طيب دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه احنا بنقول ايه فسينجح فسينجح زيد ينجح تقول فعل مضارع مرفوع بايه لماذا ايه ايش حماده متردد نسيبك منه ما تخلوش يلخبطوك خليك معايا انا ها فعل مضارع ماله ايوه في الجمله فسينجح فعلا مضارع ماله هو في حاجه اسمها مضارع مبني مبني بإيه؟ مبني على إيه؟ مش في فرق بينك ما تعرفش انك مش عايز تعرف شغل دماغك فعلا المضارع متى يبنى يا شيخ حماده عندك فيه في في احدى النونين الموجوده يبقى مش بابا طيب معرض ماله بقى ينجح ده فعل مضارع ماله ما حدش يقول له مشاكل هو اللي يقول بس فعل مضارع ماله لماذا مرفوع جاي ما فيش ناصب ولا جازم يبقى تقول فعل مضارع مرفوع طب لفظه مرفوع طيب هل هو مرفوع بس ولا هو مرفوع ووقع جوابا للشرط طب جواب الشرط هنا مش جواب الشرط بيجزم طيب جيد طب الجزم هنا يقع على ايه على الفعل نفسه ولا على المحل الفعل لذلك احنا هنقول فعل مضارع مرفوع في محل جزم صح كده جملة جمله فسينجحوا في محل جزم صح ولا غلط طيب يبقى اذا كان له اعراب من حيث اللفظ اللي هو ومن حيث المحل اللي هو الجزم لماذا لم يجزم نقول أنه منع من جزم دخول حرف السين على لحرف التنفيز عليه منع من جزم خلاص كده مشايخ فانتاج ولا لسه فنتاج صح يبقى إذا يبقى صار عندك إيه؟ إن الفعل مضارع مرفوع في محل جزم أو زي مثلا ما تقول إن ذاكرة زيد ذاكر تقول فعل مضارع مبني ده من حيث اللفظ مبني على الفتح طب ومن حيث المحل تقول في محل جزم يبقى اذا هو في محل يعني, يعني وقع في المكان بتاعه هو حل فيه حل إيه حل جواب شرط حل فعل شرط وفعل الشرط مجزوم يبقى, الفعل يبقى المحل ده مجزوم لكن الفعل نفسه هناك مانع من جزمه وهو أنه مبني والفعل الثاني اللي هو المضارح هناك مانع من جزمه هو دخول السين أو سوف عليه إنه فقط شرطه هنا يبقى في هذه الحالة نقول ان, إن نقول إنه هو لفظه مرفوع ومحله مجزوم صح كده؟ ها فهمتها ولا فهمتهاش ها مشايخ فهمنا أنتوا الثلاثة ولا إيه ها طيب جيد يعني فهمتها جميعا طيب جيد الحمد لله طيب انتبهوا كده معنا يا مشايخ يبقى إذا لما تقول إيه ويدخل الجامعة فأنت يدخل هنا لك وجهه لكنك لك تعطفها على اللبس ولكنك أنك تعطفها على المحل لو أعطفط على لفظ ينجح يبقى تعمل فيه يبقى ترفح طيب لو أعطف على محل ينجح يبقى تعمل فيه يبقى تجزم صح كده لانها في محل جزم يبقى لك أنك تعطف على المحل وعلى اللفظ يبقى لك أنك تقول فسينجح ويدخل الجامعة وتقول يدخل فعل مضارع معطوف مرفوع بالعطف على إيه على على على على لفظية على, لفظ يدخل على لفظ ينجح ولكنك تقول يدخل الجامعة وتقول فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم الس مجزوم بالعطف على محل ينجح وعلامة الجزم السكون خلاص كده ما شايف يبلف فيها كم وجه وجه الوجه الأول ترفع بعطفة على اللفظ والوجه الثاني تجزم بعطفة عليه على المحل وهناك برضو وجه في الحقيقة برضو ضعيف ان هي إيه إن هي إن هي تنصب تنصب بأن مضمر ولكن ده في الحقيقة ضعيف. تقول وتدخل الجامعة تقول تدخل منصوب بأن مضمر لكن ده في الحقيقة ضعيفين. خلاص كده يبقى اذا نقول ان الفعل انه اذا عطف على ما نصب محلا فعل مضارع نقول لنا فيه وجهان الوجه الاول ان يرفع بعطف على اللفظ والوجه الثاني ان يعطى ان يجزم بعطف على على المحل خلاص كده مش يا اه واضحه ولا مش واضحه يا واضحه ولا واضح ايه طيب الحمد لله ويباحنا كده انتهينا من جوازم الفعل المضارع كامله اللي هي تجزم فعل وتجزم فعلين وانتهينا من اسلوب الشرط والمباحث المتعلقه به كامله ويبنتم كده تعلمتم يعني أو عرفتم يعني حالات جزم الفعل المضارع وكمان يبان من الأفعال كاملة الفعل المضارع والماضي والأمر الماضي والأمر والمضارع بأحوال الثلاث أو الأربعة يعني بحنا انتهينا منها كاملة ويبقى بعد ذلك ندخل على الحديث عن الأسماء بإذن الله جل وعلا بدءا من المرة القادمة طيب نكتفي على هذا القادر أقول سبحانك الله وحمدك شبا لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم توليك والحمد لله رب العالمين